ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع قريب مجيب الدعاء آمين أما بعد فهذا هو مجلسنا السابع في علوم البلاغة من خلال مثل بغية المبتدي بل من خلال شرح بغية المبتدي الباب الثامن والأخير من أبواب علمي المعاني. باب الإيجاز والإطناب والمساواة الإيجاز والإطناب والمساواة هو الباب الاخير من أبواب علم المعاني الثمانية وهو الباب الذي يعنى بعلاقة الكم بين الألفاظ والمعاني وهنا مشكلة لابد أن تنتبه إليها من الأول ما معنى أن تكون هناك علاقة بين الألفاظ والمعاني إذا كان كل لفض يدل على معناه كل لفض يدل على معنىه فلا يمكن أن تختلف مقادير الألفاظ والمعاني بحاش ولكن هنا ينظرون إلى شيء آخر وهو المعنى الكلي الذي تريد أن تقول فيه ال الذي تريد أن توصل فيه المعنى أو المعنى الكلي الذي تستعمل فيه الألفاظ هل عبرت عن المعنى الكلي الأخير المعنى المجرد بعد أن تخلصه من التفاعل الشعري هل عبرت عنه في خمسة أبيات أم في خمسين بيتا هناك رساء, رساء في خمسة أبيات وهناك رساء في خمسين بيتا المعنى واحد قطعا وقع اختصار في الأبيات الخمسة إذا كان الرساء هو الرساء وأدى نفس الشيء من حيث نفسه لا من حيث كيفياته هذا شيء آخر هناك إيجاز في الأبيات الخمسة وهناك إطناب في الخمسين في الخمسين لذلك البعض أنكر وجود ما يسمى أصلا بالإطناب قال هو ايجاز كله سأتعرض لكلام الرماني الآن إن شاء الله لكن هو موجود باعتبار هو الباب الأخير من أبواب علم المعاني الثمانية وهو الباب الذي يعنى بعلاقة الكم بين الألفاظ والمعاني واعلم أن واحدة من هذه العلاقات لا تمدح بإطلاق ولا تذم بإطلاق وإنما المرجع في ذلك هو ماذا؟ نعم ماذا؟ نعم وإنما, نعم وإنما المرجع في ذلك هو المقام فلا يجوز الإيجاز فلا يكون الإيجاز ممدوحا في كافة المقامات ولا يكون الإطناب مذموما في كافة المقامات كما قد يفهم لغلبة إعجاب يعني هنا لغلبة هذا تعليل ليفهم كما قد يفهم ذلك بسبب غلبة إعجاب الناس بالكلام الموجز فإن الإجازة يكون مذموما في مقام الإطناب ألا ترى لو نادى الأب ابنه فأجاب الابن بلفظة مقتضبة يعلم الأب بأنه قد سامع ألا يكون ذلك الإجازة مذموما لما فيه من قلة الاكتراف بمقام خطاب الأب فكذلك ينبغي النظر في كل مقام فمقدب الإيجاز كان الإطناب فيه مذموما ومقدب الإطناب كان الإيجاز فيه مذموما المثل إذا كان اللفظ بقدر المعنى فمسواه اللفظ بقدر المعنى يعني أن تكون الألفاظ دالة على معانيها من غير زيادة في المعنى ولا زيادة في اللفظ فإنه إن زاد المعنى على اللفظ كان إيجازا وإن زاد اللفظ على المعنى كان إطنابا فإن لم يزد أحدهما على الآخر كان مساواتا وأرى أن الشعر الواضح الصريح هو مظنة المساواة هذا ليس موجودا في الشروح هذا كلامه وأرى أن الشعر الواضح الصريح هو مظنة المساواة كشعر مجنون ليلى وكثيش لأن الشاعر يشرح حاله وشعوره فلا يأكذ المخاطبة بعيدا في فك اختصار يعني هو هذا الذي يتغزل. يقول شعرا عذريا يريد أن, أن يحصل المعاني عندك في لحظة التكلم لا يريد أن يكثر من المعاني بحيث أن تأخذ المعنى هكذا وتظل تفكر في ما صدقات هذا المعنى ما صدقات يعني مدلولات ما يصدق عليه يعني أن يأخذ ويفكر في ما صدقاته وما يطلق عليه وكذا وكذا حتى تحتاج في التفكير تجد في إذا درست أصول التفكير تجدون يقال احيانا هذا هذا من أفراد افراد المعنى مثل مثلا البعض لا يفهم ياتي ويقول اختلف في تفسير قوله تعالى كذا بعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا والحقيقه ان كذا وكذا وكذا من أفراد التفسير وليس هو تماما ليس هو مطابقا هو من الأفراد يعني هو من الجزئيات تحت كليه هو جزئي تفهمون المنطق أفراد. جزئي تحت كلي واضح؟ جزئي يعني أفرق بعض افراد كثيرة تحت كلية تصدق على كل هذه الافراد هذا لعله اصدر الخوض عادي؟ طيب نعم واضح؟ فهي امثلة في الاخير امثلة هو لا يريدك ان تفكر في جزئيات هذا المعنى وما صدقات هذا المعنى هذا يكون في نمط اخر من الكلام يكون في اشعار الحكمة لماذا قالوا إن من أبلغ الكلام بعضهم يقول هو أبلغ الكلام البشري قيمة المرء ما يحسن لماذا لأن ما صدقاتها كثيرة جدا حينما قال عبد الله بن عبات أم علي حينما قال لو شئت أن هذا أوردها الصيوطي في الإتقان لو شئت أن أوقر سبعة أبعر أو كذا قال بطالب أبي صح؟ نعم لو شئتوا أن أكر سبعة أبعور من تفسير الفاتحة لفعلته هل سيكون تفسيرا حرفيا يعني احتمالات اللفظة أو ما تحتمله اللفظة من التفسير اللغوي لا ولكن من ما صدقات هذه الصورة انظروا أن تتقلون إلى مرحلة أخرى من التفسير في النص بدلا من أن تفكروا في المعنى الإجمالي نعم طبعا معانيها كثيرة يعني أي معانيها كثيرة لا مفهوم مستهدف ليس فيها شيء الفاتحة في تفسيرها ليس فيها شيء ولكن ما يصدق ما يصدق عليه نصها كثير ولكم في القصاص حياة هذا من اخسر الكلام المعنى كثير لان المعنى يكثر ويتزيد كثرته الى يوم الدين ومدلولاته العكسية قائمة الى يوم الدين اذا لم يكن هناك قصاص فلابد هناك عكس الحياة ولكن في القصاص حياة ولكن في القصاص حياة في غير القصاص لا توجد الحياة تفكر كما تريد أن تفكر أن سيفعل كل الإجراءات التي تريد إذا لم يرضى وليل المقتول إذا لم يرضى بالضياء وأراد الدم خلاص لهاية سيموت في مقابله الكثير أفعال ولن يتشفر لأنه لم يصل إلى من قتله شوف, شوف تفسير ولكم في القصاص حياة وهذا تفسير حالة عين سين صاد تخيل أن تفسرها في عشر سنوات أن تفسرها في قرن طب وعمر الزمان كم قرن هذا قائم الفطرة في الانتقاء الفطرة في أن يتشف الشخص وأن, وأن, وأن يسترد مظلمته تظلم الكثيرين ولن يبرد لن يهدأ لماذا الفاعل لم أصل إليه شوفوا لكم في القصاص حياة انهي احسن تنتهي فورا فهمت؟ نعم فهذا تفسيره عظيم جدا كثير جدا ولكن ليس من النص هذا لا يليق مع العذريين لأن العذرية الشاعر العذري يعبر عن حال شخصية حال هو ذاتي فيه هو ليس وراءها تطبيقات كثيرة أنا الحالة أنا التطبيق الوحيد وحفهمنا هذا؟ ينظر أن تجد في الشعر ال... هذا معنى العذر في الشعر ينظر جدا أن تجد في الشعر العذرية عمقا ستجد عمقا من نوع آخر وهو عمق في الدلالة في التف... في... في التركيب وكلما وكلما كان الاعتماد على المعنى من حيث الحكمة كلما قل العمل في النظر سترون معنى هذا في هذه الأبيات اليوم في رائد أبي فراس لن نتكلم فيها كثيرا في الأبيات الأولى لماذا؟ حكم أغلبها جاء على الأصل في التركيب هو على الأصل لأنه يفرغ ذهنك في ماذا؟ في العمق المعنوي وراءه في الدلالة بخلاف المعاني الشخصية الذاتية انتبه هذا الكلام ليس موجوداً في مكان انتبه الشعر هذا إن جمعه تجربة ومعايشة لهذا الشعر الشعر الذي هو ذاتي محض وليس وراءه المعاني الكثيرة التي هي الحكمة التي تكثر ما صدقاتها تكثر مدلولاتها ستجد العمل فيه في النظم في التقديم وتأخير وكذا يبهر لك كم الانفعال بهذا المعنى الذي لا يهم كل البشرية إنما هو يهمني أنا فوضع جهده في ماذا؟ في التركيب تراه في لنا وإني وكذا وكذا كلما كان الشعر شخصيا ذاتيا كلما وجدت التركيبة قويا ولهذا لا يصح أن تنقض قول أبي فراث معللة بالوصل والموت دونه إذا ميت ضمآنا فلا نزل القطر لا يصح لا يصح هذا مقض أخلاقي وكأنك تريد من الشاعر أن يكون قائلا قصيدة أو بيتا في حكمة للبشرية لا خلق الإنسان علمه البيان أبان عن ماذا؟ أبان عن معنى قبيح عن أنانية عن ذاتية عن معنى للبشرية هذه أنماط الناس لكن أنماط الإنسان لكن الله خلق الإنسان كل الإنسان علمه البيان فالنقض الأخلاقي لا يصبح في الشعر النقض الأخلاقي لا يصبح يقولون إنه إذن يعني يتمنى الشر للبشر فليتمنى فليتمنى الشر أنا ما لا أدرس قطيرة أخلاقية كيف بينت عن تمني الشر للبشرية هذا هو كيف كشفت عن تمني الشر للبشرية معللة بالوسط والموت دونه يعني والحال أن الموت دونه إذا ميت فلا فلعبك كله الأدبي في النص لكن لو شخص يقول قصيدة الأمثال والحكم وأتى بهذا المعنى فتنقض كلامه تقول لا تعال أنت هنا مناصد للغرض الذي لأجله وضعت القصيدة كشخص يفخر بشيء سيء لو أنك تأكدت أن القصيدة في الفخر وبدأها يفخر بنفسك ثم فخر بشيء سيء المعنى قبيح المعنى قبيح لكن لو بدأ القصيدة يفخر بفسقه وفخر بفسق وفخر بزنا ممتاز لأنه في المقام هم قالوا مطابقة الكلام لمقتضى الحال لم يقولوا الحال الدينية والأخلاقية بل قالوا الدين بمعزن عن الشعر وأنت هنا في حدود دراسة الشعر الموجود ليس معناه يجوز لك أن تقول شعرا فاحشا وكفريا وف... لكن إذا قلت إذا قلت ذلك ستنطبق عليك أحكام الله سبحانه وتعالى ويبقى ما قلت يعرض على الشعر إن كان شعرا فهو وإن لم فخلص انتهى يذهبوا بذهابك فهمنا هذا؟ نعم ف ماذا كنا نقول هنا؟ نعم نعم لا يمتحبا الإيجاز ولا الإطناب ولا المساواة بنفسه وإنما بحسب ما يقضيه المقام إن كان النفض بقدر المعنى فمساواة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 فلا يأخذ المخاطبة بعيدا في فك اختصار رأيتم الآن الفرق بين هذا وبين شعر حكمة لا أفكر وأتدبر بعيدا وإن وقع في يعني إذا وجدتم شخصا أمام قصيدة عذرية يتأملها ويتدبرها إعلاموا أنه يتدبر الصياغة وإذا وجدتم شخصا أمام قصيدة مثلا أم الأمثال لأبي العتاهية إعلاموا أنه يتدبر في المعاني لأن صياغتها ليست هي الصياغة المميزة وإنما أتى بصياعة مناسبة تدخلها في الشعر ثم المعنى كثير هناك فن وهو أنه اختصر المعاني الكثيرة في المعاني ومن هنا كانت الحكمة بابا من أبواب الشعر كبير كانت الحكمة بابا كبير من أبواب الشعر لماذا؟ لأنها في هذه المسألة الإيجاز الإيجاز وتأتي غالبا إيجاز الكسر الذي سأتي معنى الذي هو ليس هناك في حذف وإنما هي الكلمة مدلولاتها في الواقع كثيرة ولكم في القصاص حياة قيمة المرء ما يحصل كلمة قصيرة لكن دائمة التي يقول فهل عمّة فجون <تصفيق> عمّة لك فجون لكن الكلمة دي جت آه دي نزلة مقفولة هي هذه الحكمة نعم فلا يأخذ المخاطبة بعيدا في ثبت اختصار وإن وقع في الشعر العذري أحد الطرفين يعني إذا وقع, شيء، إذا وقع شيء خلاف يعني أقرب ما يقع فيه من, من الإجاز والإطناب فهو الإطناب فهو أليق به مجون إلى ماذا يقول ولم ينسني ليلى افتقار ولا غنى ولا توبة حتى احتضنت الثواري لو أنه لم قال لم ينسني ليلة شيء أصاب صح؟ ولكنها تشبه ماذا؟ الاطناب الذي في قوله تعالى ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وليه فيها مآرب أخرى لو قال عصايا ليه فيها مآربها فقط كذلك لم يمسني ليلة شيء انتهى. من لا يفهم من ينظر إلى الأمل ك كالرياضيات كمسألة حسابية ككميات فقط يقول هنا البيت معي ما كل هذا الإطناب ما كل هذا تطويل في الكلام ليس تطويلا هذا لا يفهم ليس تطويلا اتنابا. إذا اردنا أن نراعي المصطلحات. و قد نقول تطويل محمود. ولم ينتني ليل افتقار ولا غنى ولا توبة حتى احتضنت السواريع. يعني لا غنى ولا افتقار ولا توبة. طيب يعني قل لن ينتني ليلة شيء. وانا سأفهم. لا لا ولا يد ان يختصر. هو ان يعيش. نعم. مثال المساواة قوله تعالى استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديل ولن تجد لسنة الله تحويل فترى أن الآيات الشريفة قد جاءت معانيها على قدر ألفاظها وهو ما المقام هناك إذ المساواة هي الأصل وحيث لا حال تقتضي الإيجازة أو الإطناب فالحال تقتضي المساواة المتن وإن قل عنه فإيجاز يعني إذا قل اللفظ عن المعنى فإيجاز كما في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة وذلك لأن الحياة لا تحدث بمجرد القصاص بل إن المتبادر للرائي والذي يظهر من القصاص نعم هو أنه زيادة في الموت إذ نزيد على موت المقتول موت القائل وهنا وقف سكر بعض الغربيين وألغوا عقوبة الإعدام إعدام القاتل في بعض الولايات المتحدة وفي بعض أوروبا الولايات المتحدة كل حكم فيها مستقل فبعض الولايات يعني البعض كان يقتل في ولاية ثم يفر إلى ولاية أخرى لا يقتل فيها ليسجن مدى الحياة ربما لكن لا يقتل فيها القاتل لماذا يقولون هذا زيادة في الموت قتل واحد بقي الثاني لم, لم يقتل واحد في الحقيقة قتل واحد وقتل شخص آخر سيقول قائله سيقول قاتله أنا أقتله وأسجل مدى الحياة كم شخص يتمنى قتل إنسان ويسجل مدى الحياة عادي ما هي كده كده بيس هي كده كده حياة بيض أه هناك من يقول أنا أقتل, أقتل ثم الآن لو ألغيت عقوبة الأدم في مصر عدوا عمليات القتل في أول يوم عدوها عدوها في <تصفيق> يوم واحد كم شخص في ممكن يعيش في السجن لكن يقفل فلان فتي هناك من يعيش في السجن لأجل تجارة مخدرات أو كده هو مستعد رأيتهم رأيتهم تحدثتوا إلى بعضهم يقول لها مش فرقة يعيشوا في السجن هكذا عادي ويخرج ويدخل ويخرج يعرف هيعمل عملية إذا كشفت مخدرات مثلا إذا كشفت سأخذ في يعني سنة اثنين هطلع كامل ويدير التجارة من الداخل هو كده كده مقيم فكيف ساقتل فلانا و واضح فهكذا فكر بعض الغربيين لانهم لم يفهموا لم يفهموا عند العرب <تصفيق> لانهم لم يفهموا الاجازه عند العرب نعم ابن زيد على موت المقتول طبعا اللي اخو كلامي بسذاجه يعني هناك افكار يعني فلسفه عندهم ليست شرطا هذا كده نعم بعض البعض يقول كل شخص ينظر إلى علمه على أنه هو العلم الوحيد الذي يعني فيه صلاح الحياة وكذا إذن هو يقول أمريكا طبقت كذا لا لم تفهم لا هي لم تفهم الآية لم تفهم عن الله هذا هو فالوجه في كثرة المعنى أن الناس إذا علموا أنه من قتل بغير حق قتل فإن ذلك يقول إلى إمساكهم عن القتل فيتحقق إحياء الناس الذين يقتلهم القاتلون لو لا علمهم أنهم سيقتلون به. في شوف الاختصار كثير جدوا لكم في القصاص حياة كله تطبيق المثل وإن زاد يعني اللفظ وإن زاد عنه يعني عن المعنى فإطناب فقوله تعالى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولا فيها مآرب أخرى فنحن نرى هنا مثالا شيقا لمقام الاطناب فإن الله تعالى قد سأل موسى وما تلك بيمينك يا موسى فهل الله لا يعلم ما تلك بيمين موسى عليه السلام هل الله لا يرى تلك التي بيمينه وهو يحدثه ولكن المقام هنا مقام خضوع وذل كاملين فإذا سأض الله تعالى موسى عليه السلام عن تلك التي بيمينه وهو يعلم أن الله تعالى أعلم بها وبحالها فالمقام هنا يقتضي أن يصنب في الرب لا أن يوجزه يعني أن موسى عليه السلام ساهم أن الله تعالى يريد منه الإطالة وأن يتكلم أطار لماذا لأن الله يعلم ما ترك بيمينه فلما سأله الله سبحانه وتعالى ما ترك بيمينه وهو, وهو يعلم أن الله يعلم ما ترك بيمينه هو أعلم سبحانه وتعالى بذلك علم ان المطلوب منه تكلم قل فهنا المقام لا يكفي فيه أن يقول كلمة واحدة تؤدي المعنى المعنى الخاصل عند الله سبحانه وتعالى في الأذف من قديم المعنى حاصل في نفس الله سبحانه وتعالى لكن تكلم أنت مطلوب منك أن تتكلم هذا هو واعلم أن حال الدعاء بعامة والتضرع إلى الله تعالى تقصد الإطناق فإنه من غير الأدب مع الله تعالى أن يقول الداعي يا رب أنت تعرف ما أريد وما أدعوك به فلا فائدة من كفرة الكلام <تصفيق> أنت تدعو تدعو تدعو والله تعالى يعلم ما تريد أكثر من نفسك من داخلك لكن الدعاء جزء من التكليف واضح؟ نعم إذن الإطناب مطلوب الإطناب مطلوب طالما كانت الحاجة إلى الكلام قائمة والحاجة إلى أقول التكرار حتى لو التكرار النص. وهذا هو العمود الذي يقوم عليه التكرار في سورة الكافرون ولولا فكرة الاطناب هذه لولا هذه الفكرة لكانت صورة الكافرون مثالا اعلى على التطوير عند غير المسلمين المسلمون عندهم تقديس فينتهي بهم الى لا طبعا لا لا هي حلوة حلوة من اي نحية هذا الكلام هذا الطريقة التسليمية لن تصلح في هذا الزمن لابد ان تخترع لهم انت شبهات تعال انظر للشبهات اهل اللي انت ما تعرفهاش لأنك على يقين من الهية هذا الكلام فلا بد أن ترقى إلى مستوى الدفاع عنه أن تأتي بالشبه حتى لو أن تخترعها كما كان يفعل الرازي وكما كان يفعل الزرقاني في من أهل العرفان كتابه من أهل العرفان في علوم القرآن هذا الكتاب ثلاثة أربعه قائم ليس على المبدال لأن على شبهات يطرحها ويرد عليها ووجدوا أن أحدا لم ينقل بابه الشبهات أصل هو يخترعها الشيخ عبد العظيم الزرقاني رحمه الله يخترع هذه الشبهات. كتاب تضمن العرفان اشهر الكتب في العلوم بالقاهره اد اعتمد عليها طلاب الازهر في الحقبه الاخيره يعني منها للعرفان للزرقاني موجود في خانجي نسختي من خانجي تقريبا خانجي او التراث كتاب التراث اظن اظن الخانجي ان شاء الله غالبا نعم ف سوره الكافرون مكرره نصها مكرر هي نصفها بالضبط المكررة هذا التكرار اضناب لحال معينة تكرار والتقارف الحقيقة اذا كان في موضعه الصحيح لا تكرارا وانما استيفاء لبقية المعنى الذي لم يذهب به النص الاول تهمنا هذا نعم المتح هنا في اقسام الايجاز ويكون الايجاز بالقصر والحفظ وشرطه عدم الإخلال بالمعنى ويكون الإيجاز بالكسر والحذف وشرطه عدم الإخلال بالمعنى حينما قال أه أه أبو فراث الحمداني حينما قال وقور وريعان الصبا يستفزها قلنا مقدر هنا المحذوف يعني هي وقور لا. طيب وقع إيجاز في الكلام بالحذف واضح؟ كما قال كذلك في قوله تعالى واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية نعم الأول إيجاز قصر لتقصر قصر. الأول إيجاز قصر ومثاله الآية المذكورة في القصص إذ كثرة المعاني هي من ذات الألفاظ القليلة يعني اللفظة الواحدة مجلولاتها كثيرة نعم وما صدقاتها كثيرة الثاني إيجاز حذف طبعا واضح إيجاز القصر النص لم يحدث منه شيء ولكن المعاني التي تدخل فيه كثير ويكون من إجاز القصر عند غير الحنفية استعمال اللفظ المشترك في كل معانية الحنفية لا يحمل على كل معانية إنما الجمهور يحمله ويحمل اللفظ على كل معانية يعني تقول العين وإذا المقام يتسع يقبل تريد منها الجاسوس وعين الماء والباصرة والشمس واضح؟ تقول الماسة الماسة او المها وتريد منها الماسه الجوهره يعني الدرة وتريد الغزاله وتريد الشمس كل هذا يدخل في المها تريد هادي تريد هذه تريد هذه المعاني كلها بهذه اللفظه واضح نعم هذا ايجاز القصر الثاني ايجاز حذف فقوله تعالى واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وإن لا والأصل وسأل أهل القرية فوقع الإيجاز بحذف الكلمة أهل أبو زايد القراشي هذه معلوم على الهامش يعني فيها اختراض أبو زايد القراشي صاحب جمهرة عش أشعر العرب له مقدمة طويلة على جمهرة مما قاله في هذه المقدمة قال يعني هو يثبت كلام العرب الذي أو ما يثبت نعم يثبت بين كلام العرب وبين الشعر ويثبت ما من الشعر على طريقه القران ما بين كلام العرب هو الشعر وبين القران فجاء من الشعر من الشعر ما جاء منه على طريقه القرآن والصواب أن القرآن جاء على طريقته باللسان العربي المبين فاللسان العربي أسبق من خصوص القرآن نعم طيب فقال حديث الشعراء على الأطلاش هو حديث من باب قوله تعالى واسأل القرية يعني هو إيجاز حذف فكل حديث للطلل هو حديث لأهل الطلل هذا غير صواد هذا غير صواد هذا بل غريب بل هو بل هو شخص هذه الديار وجعلها شيئا يتكلم بدليل بدليل لما قال عن ترى أعياك رسم الدار لم يتكلمي حتى تكلمك الأصم الأعجمي حل معناه أن أهل الدار هم تكلموا كالأصم الأعجم هو يتكلم ألم على الربع القديم بعثعة كأني أنادي أو أكلم أخرثة حل يلقى الأهل هو, عهد هو, هو ربع قديم أهله انصرف منه فيقول أنادي عليه فكأنه أخرث كأني أنادي أو أكلم أخرثة واضح؟ فهو ماذا يفعل هنا؟ هو ماذا يفعل هنا؟ يحدثه هو كل تشخيص كل استعارة هذا تكييف مرحلة متقدمة نوعا ما ولكن لا تقول انه من باب اسأل القرية يعني اهل القرية هذا خطأ كبير جدا نعم ودائما ليس معنى ان القائل اسمه كبير ان يكون صحيحا ان يكون كلامه صحيح. اقصى ما يفيده ان يكون القائل كبيرا ان لا تستهين بكلامه أن تقول لا لا لا دقق هذا الرجل ليس سهلا ليقع في هذا نعم هذا معتبر وأنا أستغرب جدا بل أستنكر جدا على من يتصرعون إلى تخطئة الكبار وكأن الكبير لم يفهم هذا الذي وصلت إليه لذلك لم أحترم يوما دعوة الفقه, الفقه الدليل هذا يعني ماذا كان يفعل أبو حنيفة يعني والحديث حج بذاته ولو خالفه أهل الأرض يعني أنت تتصوى وأول كلمة قال على ألسنتهم في هذا المقام يقولون لعله لم يبلغ الحديث انت أنت عبيت حديث في البخاري وفي كتب الستة يقول لعل ما هذي الكلمة طب لم تبلغ أبا حنيفة لم تبلغ الشافعي طيب السنة دونت والمذهب أقيم خلاص أصبح هناك مذهب يعني تعرضوا للحديث انظر ماذا قالوا في الحديث كيف اول حكم شماعه على طول حط عليها كل شيء لم لم يبلغ لا لم يبلغه ثقتك في فهمك وسط هذه المرحله ده انت ده احتمال للنسخ واحتمال للتضعيف واحتمال لسهم الحديث بدلاله اخرى اشياء ثبت نصه ربما رجح عنده بدليل اخر اقوى منه فضعف جانب هذا الحديث الأول اصول الفقه مليئه باب التعارض مليء بهذه الاحتمالات والمسائل فجأة الحديث حج بذاته ولو خالفه أهل الأرض جميعا وهذا للأسف لم يقع فيه فقط الصبيان الصغار في هذا العصر لا وقع فيه بعض أصحاب الأسماء الكبيرة ممن لم يكن اشتغالهم بالثقه كاشتغال أصحاب المذاهب هناك رسالة كلمة الفصل في قتل مدمين الخمر كلمة الفصل في قتل مدمين الخمر الرسالة كلها تدور على حشد الأحاديث والروايات التي تثبت أن مدمن الخمر في الرابعة يقتل يعني إذا حد ثلاثة مرات يقتل في الرابعة هذا خلاف إجماع المسلمين أصلا أصلا مهما شرب أصلا أصلا ليس حدا شرب الخمر هذا ليس حدا هذا هذه عقوبة يعني تعذيرية تقدر بقدرها يعني. لكن ليس حد يعني هكذا أنزل فيه حد واضح جلد معين وكذا معين واضح ف يقول يقتل شرب الخمر في الرابعة هذا فيه اتهام لكل الأمة أولا ثم فيه اتهام لمن عرفوا بأنهم كانوا مدمنين الخمر في عهود المسلمين جميعا وفي وقت إقامة الشريعة وفي عهد الخلفاء الراشدين لم يقتل شربوا الخمر واضح أو مدمن الخمر هذا تفكير في النص بعيدا عن تفكير الأمة تجدون مثلا الحديث الذي فيه أن النبي صفه الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في الحضر او ذاك نص الحديث جمع او قصر بغير مطر ولا سفر وكذا هذا الحديث قال عقبه عقبه قال الترمذي وليس عليه عمل الناس طبعا هذه كلمة لا قيمه لها عنده ما معنى أن, أن راويا نراويا من رواه الحديث يقول لك بعد الحديث ليس عليه عمل الناس يعني انظر لماذا ترك يعني ربما كان منسوخا ربما فعل مرة في النهاية لم يفعل الملكية عندهم اجماع اهل المدينة مقدم على اي شيء اجماع اهل المدينة هذا الشيء فيه نصوص تأتي له بنصوص هذا الشيء اهل المدينة اجمعوا على خلافه. كيف تقول ولهذا هل استدلوا بها على طهارة بول الكلب صح؟ يعني يقولون الكلاب كانت تمر من المسجد من الباب للباب وتمر ولا يصل منها ولا يتحرض منها وكذا وكذا وسكت عن ذلك وكذا فبول الكلب ليس ناجس لربما استدلوا أنا أقول احتمالا ربما أقول مخطئا أنا لم أحرر أنا أتوقع او كأنني أذكر كأنني قرأته من قديم كأنني أذكر يعني لكن لست متأكدا للأمان يعني همرأ مثلا مثلا أعتبروا المثال هكذا وإلا ما يكون سليما ليش لا تشرط صحة المثال أنهم رأوا الكلب يمر وكذا وكذا وهناك أحاديث تفيد العمومة في نجاحة البول وأن الكلب والقياس كذلك إذا كان لعابه يغصل منه كذا فكيف بالكم بالبول إلى آخرهين واضح طيب هذا إجماع أهل المدينة يقدمونه هل تتخطئهم لا تستطيع أن تخطئهم في الفرع إلا بعد أن تناقشهم في الأصل الذي هم عليه هل إجماع أهل المدينة معتبر أو لا هذا هو واضح فهذا نقاش فيه في الأصول نعم فانت تنظر هنا لماذا قال الترمذي وليس عليه عمل الناس يقول لك النص لم يفهم هكذا فهمتم هذا يعني هم لم يفهموا ما فهمته أنت هناك من لا خلاص هو هو هكذا انتهت خلاص هو هكذا ما الذي اخرجنا الى هذه المساله ام ابو زيد نعم ليس نعم نعم أنا أقول اقول من يخطئ بسهولة ألوم عليه جدا جدا لماذا؟ لأن هذا الشخص الكبير كالقضية المذهبية يعني يقول لك مثلا بسذاجة شديدة جدا هو اكتشف فقه الدليل اكتشف أنه نأخذ ال... يبني أنت بعد أن تكتشف سيكون مذهبك مذهبا يعني أنت تتبع مثلا في بعض الأحكام محمد بن عبد الوهاد في السعودية قول بتقصير الثياب وكذا أقوال. يوم أن يوم أن إذا حدث وهذا بالتواقع يوم أن يرتقي ترتقي فتاوى أو ترتقي أقواله إلى مذهب فهي مذهب من المذهب يوم أن ترتقي إذا ارتقت أن تكون مذهبا فهي مذهب لأنها طريقة في فهم النص ولا يمكن أن تساوي أن تقارن بين النص وبين الفهم من النص لأنه يقيم عليك الحج في ماذا يجعل فهمك مباينا للنص ثم يجعل فهمه هو هو النص أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي قال فلان شوف شوف الكلام يعني هو النص هكذا فلان أخذ منه وفلان أخذ منه فاختلف فهو هكذا في, في مكر ارتقى إلى النص وجعل كلامه هو النص فصبت أنت فلان تحت أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل لي قال فلان هذا من يصدقه يكون غبيا لا لا أقول لك قلت في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم وقال فلان في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم وقلت أنت في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا العنوان هنا جائر جدا كتاب الألباني رحمه الله صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها لا اختلفوا في صفة الصلاة والنصوص التي وصلت الألباني هي التي عند الأئمة وعندهم ربما أكثر قل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما أفهمها أنا كما أفهمها لا توجد وإلا الفقه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اختصار كثير والدعاء تجاوز اختزال صح ولذلك كتابي كان بعنوان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على مذهب أبي حنيفة يعني كما يراها أبو حنيفة لأن العنوان الأول صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها من التكبير إلى التسليم عنوان جائر يوهبك بأنه كان موجود هناك يوهبك بأنه لم يواجه نفس المشكلات في التفسير التي واجهها المختلفون من الشفعية والملكية والحنفية تهمتم هذا ال... اختلفوا مثلا في جلسة الاستراح من الذي يقول أنها سنة بإطلاق الشفعية الشفعية الحنفية والحنابلة يقولون هي الدليل أن النص يقول هي جائلة عند الحاجة فقط لماذا؟ لأن الإضافة عندنا تفيد التخصيص اسمها جلسة الاستراحة الاستراح يعني هي جلسة للاستراح للاستراح ولهذا ليس عندنا جمع هذا من أدلة أنه لا جمع عندنا في الحقيقة الحنفية لأنها صلاة الظهر وصلاة العصر لو أنك أخرجتها وقلت صليت الظهرة في العصر فلا معنى للإضافة هنا وك... لكن قبل ذلك ان الصلاة العالمية كتابا موقوتة هي موقوتة امتهى والنصة عندنا هنا قطعي فلذلك عندنا الجمع جمع وصول يعني تصلي الظهرة في آخر الوقت وتصلي العصر في أول الوقت عندنا قصر لكن ليس عندنا جمع هذا... هذا عندنا تركن للصلاة نعم لكن أشاهد الإضافة هذه الإضافة فأنت تقول الصلاة العصر تقول جلسة الاستراحة او جلسه الاستراحه اسم المره او اسم الهيئه طيب هي الاستراحه يعني النص يفيد انك اذا فعلتها لا تبطل الصلاه ولا تخل بها النص الذي النصوص التي راها الشافعيه وراها الحنابل والحنفية في هذه المساله هي نص واحد هله الالباني ولكن الشافعي فاهم انها سنه والحناسية فاهموا أنها مسموح بها كما فاهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أحفاده وهو يصلي وكذا لم يفهموا أن حمل الحفيد سنة في الصلاة فاهموا أنه يجوز فاهموا أنك إذا احتجت استراحة لك أن تجلس ما لم يمر وقت بحيث وقت الرقم إلى أخير واضح وغيرنا فاهم الشافعية فاهموا أنها سنة بذاته يعني هي سنة حتى لم تحتاج إليها كذلك التورق في الأخير في الأخير التورق نحن عندنا الافتراش التورق هو أن تخرج رجلك اليسرى في الناحية الأخرى هذا نفهبه أنه للإرهاق ولتقدم سن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا وارد في النصوص لم ينكره أحد ولكن هناك من سهمه الشفعية أيضا صح تورق نعم الشفعية والملكية الشفعية سهموا أنه سنة نحن فهمنا أنه محتاج, محتاج إليه صحيح إذن وقع الاختلاف في الفهم في نفس النصوص فجاء الألباني رحمه الله وجعل فهمه هو النص فأنت ظننت أنه جاء بجديد ولم يأتي بجديد أنا لماذا أتكلم في هذا بنوع حرقاء لأن هذا فيه اتهام للصادقين أنهم أتوا بهذا من نصوص غير التي وقف عليها الألباني وأن فهمهم كان بعيدا عن الصنة الواقع نام مختلف ستظل الاختلافات قائمة الى يوم الدين لانها اختلافات اصولية اختلافات لغوية اختلافات تقبلها الفهوم كما ظل الخلاف قائما وسيظل الى يوم الدين بين الذين صلوا في بن قريظة وبين الذين صلوا في مكانهم ولن يُنَكَ آلين النبي صلى الله عليه وسلم خلاص انتهت علقت قضىًا واحد فيهم كان أو واحد من الرأيين كان يقصده النبي صلى الله عليه وسلم لكن براءة الذمة عندك وإقامة العبادة عندك علقت بما فهمته بما أتيح من النص أن تفهمه مقطع النظر عن إرادة النبي صلى الله عليه وسلم الأصلية في النص ولذلك سكت عنهم النبي صلى الله عليه وسلم تعليما على الأقل تهمنا هذا؟ نعم طيب فليس من السهل أن تخطئ الكبر لكن أيضا قد يخطئون ومما أخطأ فيه هنا كبير أبو زاد القراشي حينما قال واسأل القرية واسأل أهل القرية لا كل النصوص حتى أنا أعجب من هذا القول أصلي كيف قال به أن كل محادثة من الشاعر القديم الجاهلي أو الإسلامي للطلل هو محادثة لأهل الطلل يعني من باب أيها الطلل يعني يا أهل الطلل هو أصلا يكلمون إلا الأطلال وليس فيها أهلها ثم إذا فرضنا أنه يحدثهم وهم بعيدون عنها نعم وارد لكن كيف يحدثهم يقول صاروا خرساً وتكلمه كالأعاجم لا هو يتحدث إلى حجر هو يتكلم عن أن الحجر هو الذي يحدثه فهذا مما لم يصد فيه أبو زاد القراشي رحمه الله وقى تعالى فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر هذا اختصار كثير هنا أن نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطوض العظيم والأصل أن نضرب بعصاك البحر فضرب فانفلق فوقع الإجاز بحرث فضرب ومجاز الحذف كثير جدا في الشعر القديم القديم ومجاز القصر كثير هذا كلام ليست في كتب مجاز الحذف كثير جدا في الشعر القديم مجاز القصر كثير جدا في أشعار متأخرين وأشعار الحكمة هنا تفهمون لماذا مجاز الحذف يريد أن يعبر عن معاني, معاني كثيرة فيقتصد لك الكلام لان الشعر القديم غالبا شعر ذاتي سواء ذاتي في النفس او ذاتي في القبيلة يعني الحماسي وكذا وكذا اما الاشعار اقول الاشعار الانسانية اشعار الحكمة اشعار الامثال هذه موجودة كثيرة عند من؟ عند العباسيين على الاخص كثرت من عند الاسلاميين وكثرت جدا في العباسيين صارت كأنها مذهب يعني وصارت لغة حتى انظروا الى شعر بدر الدرية الكويت الشيعي هذا الشاب شاره مليء بالحكمة مليء بالحكمة نعم وكلها نعم أو أغلبها يصلح للعامة الناس هذه الحكم قيمتها في المعاني الكثير المدمجة فيها وبالنظر إلى أنها تشمل عامة الناس ينبغي أن يكون لفظها من الألفاظ العامة لك عند الناس قيمة المرء ما يحصل شوف الكلمة سهلة وتسر عند الناس جدا قيمة المرء ما يحصل ومعانيها كثيرة جدا الشعر الجاهلي من أسباب عدم إحاطة الناس به أو عامة الناس به أن الإجازة فيه إجاز حظ تقدر هناك أبيات تقدر فيه بيتان يعني هناك بعض الأبيات في الشعر الجاهلي أظن قفت عليه في معلقة من في معلقة الحارة النحلدة هناك بيت تقدر فيه بيتين تقدر مثله أو مثليه فيه محذوفات على هذه الطريقة فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر فانفلق يعني هو قلنا له اضرب فانفلق بعد الوح فضرب فانفلق هذا الذي حدف جملة فضرب هو البحر فضرب هو البحر وضرب هنا لو قلنا أظهرنا وقلنا فضرب سيكون المفعول محظوفا لدلات السياق عليه لا لانزال الفعل منزلة منزلة القاصر اللازم صح؟ لو اظهرنا قلنا, لو قلنا إلى فاوحينا الى موسى ان نضرب بعصاك البحر فضرب ماذا سنقدر سنقدر فضرب البحر ولو اردنا فضرب البحر بالعصى لو اردنا ان نستوفي لكن فضرب البحر فلو قلنا فضرب فانفلق ولم نقل البحر حذف البحر هنا لا لأن ضرب صار في مقام القاصر كما في قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أنا أبني على ما تهمتم من قبل صح؟ نعم فالبحر سيكون مقدرا فالجملة المحذوفة فضرب البحر هذا حدث على هذه الطريقة في الشعر الجاهلي كثير جدا جدا وكلما كان الشعر ذاتيا انفعاليا يتعلق بمواقف خاصة للشاعر كلما كان الإجاز إجازة حذف وكلما كان يوحي بالحكمة وكلما كان لعامة الناس وكان هادئا رزينا كان اللفظ متكاملا أو كاملا لا تقدر فيه محذوفا وكانت المعاني هي الكثيرة فهمنا؟ نعم وشرط الإطنابي يعني حتى يكون إطنابا شرط الإطناب أن يكون لفائدة هذا المثل وشرط الإطناب أن يكون لفائدة الأصل أن يكون الكلام موجزا وقد سبق أن البلاغة قد تكون في إطناب الكلام لا في إيجازه. فلا بد أن يكون الإطناب لفائدة يقتضيها المقام فهذا شرطه وإلا كان الكلام تطويلا وحشوا هذا وهذا ختام أبواب علم المعاني الرماني هذا توصي سنة 386 يتكلم بما طبعا هناك في دار المعارف هذه الرسالة ثلاث رسائل في أعجاز القرآن هذه الرسائل الثلاث جاءت هكذا متتالية هذه تعتبر أصلا في ترسيخ بعد ذلك نظرية النظم التي عند عبدالقاهر في دار الإعجاز أضف إليها كتاب أعجاز القرآن البقلاني ولكن البقلاني تضخم كتابه بالأمثلة كأنه هو نفسه معك يريد أن يصل إلى شيء يقف عليه لكن لم يستطع أن يمسكه وأن يعبر عنه فاستعاد عن هذا بماذا؟ بأن لك بالنصوص كثيرة جدا من القرآن ومن خطب الصحابة ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال لك اقرأ اقرأ كثيرا اقرأ, كثير اقرأ وستدرك ما يريد أن أقول تهمنا هذا؟ نعم عبدالقاه الرماني كان معتزليا بالمناسبة رومانيو له كلام يقول أنا أقرأ لكم كلامه الآن نعم هذا هو يتكلم عن قرية الإجاز والإطناب هذه اصول علم البلاغة هذه كتب القديمة يقول والإجاز على ثلاثة أوجه إلى آخره طيب ثم يقول آه وإذا عرفت الإيجاز ومراتبه وتأملت ما جاء في القرآن منه وعرفت فضيلته على سائر الكلام كلهم يتكلموا بالصيغة ماذا إذا رأيت وشهدت ستعرف ما أعرف هناك يدورون حول شيء معين جمهورهم لا يستطيع أن يمسكه عبد القاهر وافقته أو خلفته أن قال هو النظم هو هذا النظم هو هذا التركيب والتقديم والتأخير ولكنه لم يبين لأن النظم كما تتبين به مرحلة أو كما نجعلها فعلاً كما تتبين أنت به مرحلة الإعجاب التي يقصر عنها البشر تتبين بها كذلك مراحل البلاغ المختلف عند البشر فكان ينبغي أن يبين عبد القاهر كذلك ما الشكل النظمي الذي إذا وصلت إليه كان النظم معجزاً هو أعطك الباب فقط وكأنه قد كتب علينا أن يظل هذا شعورا في الصدر وكأنه أنا, أنا أصلا استشكلت هذا أن النقاد المعاصرين يأخذون هذا على عبدالقار يقولون أنت تتكلم في الإعجاز لا في النظم الذي تتبين به المراحل فتصل إلى إعجاز هو يقول أنت تتكلم في الإعجاز وهو مرحلة والنظم تختلف صوره وترتقي مراتبه كما درستنا في في رؤيت ابي فراس واضح ترتقي ترتقي حتى تصل إلى نحن نعالي لماذا قدم وأخر وجعل لك اخلاف الاصل وكذا ترتقي حتى تصل الى الشكل الاخير الذي هو معجزه فالبعض يقول لماذا لم يبين عبد القاهر الأشكال الاخيره التي يقع بها الاعجاز فانا ربما اعترض عليهم واكون ما عبد القاهر في ماذا عبد القاهر يقول النظم هو طريقك إلى الشعور بهذا أما لو كنت أستطيع أن أنصى لك على الصور الإعجازية الصور للنظم التي, أتى, التي جعلت النصة معجزا لم يصر معجزا تستطيع أن تحكيه وإنما هي شعورات ولهذا توقفت في نقد المعاصرين لعبد القهر لو استطردنا في هذه المسألة أنا أتعمق كثيرا لأن هذه تشغلني جدا هذه المسألة هم يقولون عبد القاهر كان لابد أن يقدم شيئا زائدا على نظرية النظم وهو الشكل الأخير الذي يكون النظم عليه معجزا طيب وكيف يكون معجزا التطيع أن أبين الشكل الذي هو علة لكون النظم بليغا في مقدوري فكيف يكون معجزا إذا كان طريقه الشعور هو سيبقى شعورا ولكن طريقك إليه النظم هذا التركيب طيب طيب ولكن هذا يرد عليه أيضا إذا وصلت إلى مرحلة وقلت هذا النظم هذه الآية الآن معجزة والسبب هو النظم إذن يمكنك تصوير هذا النظم وأن تشرعه على أنه المعجز هذا قد يقودون الآن الأجساء غير النظم تفهمون ما قلت هي مشكلة المعتزله فكروا هذا التفكير وقالوا هو صرف انتهى من صرف من اراده من اراده لل من اراد القران بنيه التعجيه بنيه ان يتحداه صرف صرف خلاص اذا هل يمكن ان نعلل الاجازه بالنظم هل يمكن هناك مراحل في التفكير في هذه المساله ان نقول النظم هو الطريق الموصل طيب إذا كان طريقا موصلا ووصلت إلى أن الآية معجزة والسبب هو النظم هل النظم خاف عنك؟ النظم أمامك الآن اشرح النظم هذا هو المعجز طيب كيف صار معجزا وأنت استعطى أن تشرحه سآتي بكلام آخر فيه لا لأنك س... لن يكون معجزا إلا إذا أتيت بنفس الألفاظ مع نفس التركيب نفس الألفاظ والسياق والمعاني مع نفس التركيب لأن هذا محتوى النظم ستكون أتيت بالآية التي سبقتك أصلا في الوجود وإذا أتيت بنفس النظم الذي هو التركيب وأتيت بألفاظ أخرى هذا ليس النظم لأن النظم يشمل الألفاظ بعينها والتراكيب والسياق هذا هو خلاص يستفكرين من نعم والإيجاز نعم يقول وعلوه نعم عرفت حنفية وقتهم متأخن عرفت لماذا تجاهل هرفت فضيلته على سائر الكلام وهو علوه على غيره من سائر الكلام وعلوه على غيره من أنواع البيان والإيجاز تهذيب الكلام بما يحسن به البيان والإيجاز تصفية الألفاظ من الكدر وتخليصها من الدرن والإيجاز شفت أنصار القدماء أسهل والإيجاز لكن طبعا من الصعب أن تأخذ منها القواعد خذ القواعد من المتأخرين ثم استمتع بكلام القدماء وغذي ذهنك بكلام القدماء والإيجاز البيان عن المعنى بأقل ما يمكن من الألفاظ والإيجاز إظهار المعنى الكثير باللفظ اليسير شوف هذه اللغة لا تعجب بعض إخواننا في الأظهر المتأخرين الذين يظنون أنهم على طريقة الأظهريين المتأخرين وهم لا يفهمون شيئا الأظهريون بعد أن يقرأوا هذه الكتب ويشرحوها يرتق... الذي ينبغ منهم يرتقي إلى هذه الكتب الذي ينبغ منهم وإلا فالمتون المتون العلمية مجهودها كبير ومحصولها محدود في القواعد أما الملكات والذوق والنمط الأعلى فيأخذ بعد أن تقاعد القاعدة من المتوم والشروح يأخذ من هذه الكتب الآن أنتم لا يضركم هذا الكلام بعد أن فهمتم الإجاز هنا شوف الكلام الآن جميل لماذا؟ أنتم الآن فهمتم من هذا الكلام أنه استطراض او أوصاف كثيرة لا يضر لو أتى بمئة وصف نفس الكلام الذي درسناه في المثل صح؟ ولو قرأت لكم هذا ابتداء أدخل عليكم لأنه كل كلمة بعد الإيجاب ستحاولون أن تفكروا فيها عنها التعريف عنها المثل لكن بعد أن عرفتم التعريف والمثل كل هذا الكلام يغذي ويحيي في القاعدة فهمتم أنه أوصاف والإيجاز البيان عن المعنى بأقل ما يمكن من الألفاظ والإيجاز إظهار المعنى الكثير باللفظ اليسير والإيجاز والإكثار انما هما في المعنى الواحد أعلى ساعتنا الأقل دقيق هنا قال والإيجاز والإكثار إنما هما في المعنى الواحد وذلك ظاهر في جملك العدد يعني كلمة خمسة وستة خمسة وعشرة كلمة خمسة وعشرة إذا أنت أنت اللفظة واحدة لكن من الأكثر عشر ما التي اتت في ذهنك التي تشكل فيها العدد عشرة واحد او اثنان ثلاثة عشرة هذا ثلاثة اضعاف تسعة ثلاثة تسعة قلت لك ثلاثة لفظة واحدة جاءت هكذا قلت لك تسعة لفظة واحدة ايضا نعم نعم وذلك ظاهر في جملة العدد وتسطيله فقول القائل لي عنده خمسة وثلاثون واثنان في موضع عشرة شوف الكلام اختصر لي عنده خمسة وثلاثة واثنان و وثلاثة واثنان في موضع عشرة هل طبعا مثلت بمثال قريب ليس هو تماما هل قولك خمسة وثلاثة واثنان أقل بلاغة من قولك عشرة لا ربما تحتاج إلى خمسة وثلاثة واثنان ربما تحتاج إلى هذا الاصل ربما تحتاج إلى عشرة فقط ثم يقول وقد يطول الكلام في البيانة عن المعاني المختلفة والإطناق شوف استعادة الطول معانا الطولة في الصلاح المستقر سيئ يقول هذا تطويل يعني مظموم هذا إطناق يعني ممدوح الصلاح ليس أكثر وقد يطول الكلام في البيانة عن المعاني المختلفة وهو مع ذلك في نهاية الإيجاز لماذا؟ لأنه نظر إلى المعنى المراد يقول وإذا كان الإطناب لا منزلة له إلا ويحسن أكثر منها فالإطناب حينئذ إيجاز فالإيجاز فالإطناب حينئذ إيجاز كصفة ما يستحقه الله تعالى من الشكر على نعمه فإطناب فيه إيجاز مهما شكرت الله تعالى في السجود هذا إيجاز لأن كل ما تشكر الله تعالى به في سجودك وراءه من المعنى ما هو أكثر تهمتم الكلام؟ وهذا معنى قول الرماني لأنه معروف بهذا, الرماني معروف بهذا الكلام أنه يقول الإطناب إيجاز هو من هذه الجهة وإلا فصفته الفنية اطناب لا يدخل عليك, و... و... عليك وتخترت عندك الأمور يعني نعم. طيب. طبعا الإيجاز فيشمل في علم المعاني كل صور الحذف فيشمل كل صور الحذف التي درتناها في المسند والمسند إليه واضح؟ فيشمل كل الصور لأنه إيجاز اختصر الكلام هذا إيجاز الحذف طيب وإيجاز الكسر هذا في باب الإيجاز فقط خلف لأنه كلمة قليلة حوت المعاني الكثيرة بما صدقاته بما صدقاتها يعني بما صدقت فيه طيب نصلي ونبدأ في علم البيان ان شاء الله طيب نرجع كنا نتكلم عن كيفية صوغ الكلام انتبهوا لتفرقوا بين علم المعاني وعلم البيان كنا نتكلم عن كيفية صوغ الكلام خلاص صغنا الكلام او عرفنا كيف يصاغ الكلام وسنبدأ في صوغ الكلام أصبح أمامك الآن من حيث مراتب البيان أو مراتب الوضوح في المعاني أصبح أمامك طرق في البيان عن المعنى الواحد أنت في, في علم المعاني تعلمت كيف تصوغ الألفاظ متى تقدم متى تؤخر متى تأتي به معرفا متى تأتي به منكر اذا عرفت تعرف بالعلم ام لسم الموصول ام بالاضافة الى شيء من المعرفات الى اخره واضح متى تحذف متى تذكر متى تأتي بالاثناد مجازيا متى تأتي به حقيقيا بعد ذلك تدخل مرحلة جديدة ولهذا جعلوا علم البيان بعد علم المعاني جعلوا الآن تدخل مرحلة جديدة وهي سأبين عن هذا المعنى بطرق الصياغة التي تعلمتها كيف سأصور المعنى هنا يظهر لنا ما يسمى بالتصوير البياني الذي يغلب عليه تشكيل المعنى في صور علم البيان ليس, ليس, كله ليس كله يأتي في شكل الصور لأن المجاز يصل حتى في الحروف المجاز يصل حتى يصل إلى الحروف يعني إلى المعاني هناك مجاز في المعاني ولكن تغلب عليه الصورة البيانية الصورة البيانية يعني التي تتخيلها في ذلك تشبه تلحق شيئا معنويا بشيء محسوس أو تلحق محسوسا بمحسوسه تأتي باستعارة التي هي نوع من المجال تأتي باستعارة فأنت تتجاهد المشبه وترى مكانه المشبه به تأتي بالكناية تأتي بشيء ربما تريده في حقيقته لكنك تتوصل به إلى شيء آخر وربما لا تريده في حقيقته لكنك في النهاية ترى نفسك تستعمل صورا هذه الصور سواء كانت تشبيها أو كانت مجازا سواء كان هذا المجاز استعارة أو كان مجازا مرسلا هذا في النهاية أو كانت كناية هذا في النهاية ستستعمل فيه وفي غيره أبواب علم المعاني أنت الآن تلقيت القاعدة في صوغ الكلام متى أطنب متى كذا؟ حتى التشبيه ربما تقول سريع كالحصار وربما تقول كتيس الضباء الأعفر اندرجت له عقاب تدلت من شماريخ فهلان ماذا التشبيه يعني اثنان تقول شبيه سريع جدا كالحصان السريع جدا هذا تشبيه ولكن تطنب فيه بعلم المعاني امر القيس لما رضعني صور سرعة فرصه ماذا قال قال كتيس الضباء يعني ذكر الزباء الأعفر لون معين يعني من الحمرى. نوع يعني سريع جدا من الزباء كتيس الزباء فقط لا اندرجت له عقاب عقاب اللي بيصد الغزلان تدلت يعني نزلت رأسيا عليهها كباك الذي بيتش... يتدل يكون رأسيا تدلت له من شماريخ يعني عوالي روصل الجبال اسمه شماريخ سهلان جبال هناك في الحجاز في شف الجزيرة كتيس الضباء الأعصر إن له عقاب تدلت من شماريخ فكيف يجري ترى التصوير من بعيد هكذا فقط كتلة هكذا تتحرك ورمل وراءها صح؟ وهناك عقاب كالطائرة المقاتلة تنزل عليها هكذا يقول لك فرصي في سرعته كهذا الضبي في هذه الحال هذا اطناب في التشبيه فهمتم هذا؟ اطناب في التشبيه فأنت الآن تسري معك المبادئ من تقديم وتأخير وإثناد مجازي وإثناد حقيقي وحذف وإثبات أو حذف وذكر وتعريف وتنكير كل هذه الأبواب تأتي تستعملها معك في صوغ الكلام أما الكلام فقد يأتي تشبيها وقد يأتي مجازا وقد يأتي كناية وهناك ما يسمى بالوصف الذي يشمل وصف الأحداث وصف الصورة بذاتها ويشمل التشبيه وقد تدخل فيه المجاز في ضمن الكلام الوصدب أعام تهمنا هذا؟ فالآن ننتقل إلى مرحلة جديدة من الكلام هي مرحلة البيان الكشف عن المعنى هل بعد أن تعلمت صياغة الكلام الكشف عن المعنى سيكون في صورة التشبيه أم المجاز أم الكناية هذا هو علم البيان هو العلم الثاني من علوم البلاغة وكأنك بأبواب علوم المعاني يعني الماضية قد وقفت على كيفيات التعبير عن المعاني بتراكيب صحيحة فاحترزت عن الخطأ في تأدية المعنى بأن وافقت الكلام لمقتضى الحاج طيب والآن بعد تصحيح أداء المعاني يعني بعد أن وافقت بالكلام لمقتضى الحاج تتخير الطرق التي تتفاوت وضوحاً ان في وضوحها في ادائه هذه المعاني فتلك هي وظيفة علم البيان فعلم البيان هو علم يعرف به ايراد المعنى الواحد المدلول عليه بمقتضى الحال بطرق مختلفة في وضوح الدلالة يعني تختلف تختلفوا بطرق تختلف هذا اجود بطرق تختلف في وجوه الدلاله يعني أخشى أن تكون في, أو في وضوح الدلالة كلمة في وضوح الدلالة ربما تظنها متعلقة بشيء آخر يعني إرادة المعنى الواحد في وضوح الدلالة يعني بشرط وضوح الدلالة لا بطرق مختلفة يعني تختلف وأنا سأجعلها تختلف يعني إذا قدرة طبعة ثالثة أجعلها تختلف إذن علم يعرف به إرادة المعنى الواحد المدلول عليه بمقتضى الحال بطرق تختلف يعني فيما بينها في وضوح الدلالة والمراد الطرق هنا التراكيب يعني تراكيب اي تراكيب الكلام التراكيب اتى فيها اتى فيها هذه الصور المثل ابوابه يعني ابواب علم المعاني التشبيه والمجاز والكنايه الشرح تنحصر ابواب علم المعاني في الثلاثه المذكوره اه معذره تنحصر أبواب علم البيان في الثلاثة المذكورة ووجه الحصر كالآتي دائما في كل علم قفص على وجه الحصر يعجبني جدا من يعلل في حصر الكلام العربي في اسم وفعل وحرف من يعلله بالمنطق بالعقل لأن الدليل المشهور أن تقول دل الاستقرار على أن الكلام اسم وفعل وحرف دل الكلام دل الاستقراء على أنك لدأ اسم لا لا لا أيضا يمكنك أن تقول ودلت القصمة العقلية على هذا اللفظ إما أن يكون له معنى أولا يكون له معنى فإذا كان له معنى فهو كلمة خلاص. له معنى فهو لفظ ملفوظ. خلاص. ما إذا cul desu le he Bes it يتلفظ به ولا يفهم له معنى فإذا كان لفظ له معنى فكذا في الكتب ترجص من عندي هذا في الكتب. فإذا كان لفظ له معنى فإما أن يكون هذا المعنى في نفسه أو أن يكون في غيره يعني أن يحدث المعنى لا نفسه وإنما بالدلالة عليه في غيره أو بالارتباط مع غيره أو بربطه بين شيئين فإذا كان المعنى حاصلا في غيره فهو الحرف قلمة إله تدل على معنا هذا المعنى يحصل في غيره انتبهوا بعض المستدئين تشكر عليهم هذه الكلمة يقول معه. كلمة أنا كيف تقول لي إلى تفيد الغاية أو الانتهاء ومن تفيد الابتداء هو معنى حاصل في نفسها لا هو, هو معناها هو لا يحصل في نفسها لا يحصل إلا بارتباطها بغيرها لن يتحقق فيها إلا بعد وجود أو تخيل طرفين ككلمة أكبر علاقة توجب وجود طرفين على الأقل كذا أكبر منك أنت تتخيل كلمة أعظم هل تتخيل أعظم وحدها هل تتخيل كلمة أعظم في واحد قرأته قرأته مرة في شخص أنا لا أدري كيف أين كان عقله كان يقدم الكتاب يقرد له طبعا طيفون هذه الموضة الظاهرة يخدموا يقدم الكتاب وترى لأن المقرض أو المقدم أشهر ترى اسمه أكبر من اسم المؤلف على الكتاب هذه عبودية هذه دناءة يعني فلان مقدم له اشتقيه طيب والقيمة الرئيسية ايه كل شخص يأخذ حجمه ويعرض نفسه ثم التاريخ يحكم والعلم يحكم والمقاييز تحكم لكن هل انت يعني بالضبط انا اراه شخصا جاء وراء شخص اخر فتوة هو راح يارض نفسه عن نفسه ماشي وراء كده يسير وراء كتفه لماذا هو حتى لم يبدل ربما لن يقرأ الكتاب يقرم فأنت بالتقرض له واسمه المقرض أو المقدم للكتاب أو المحي والمسمي على الكتاب اسمه أكبر من اسم المؤلف هذا تسويق غش بالضبط وتسويق وكأنك انا الذي يوحى إلي بهذا في هذا لم حينما أرى هذا المقرض اسمه أكبر كأن تأثيره في كتاب أعظم ثم طلع كلمتين فقط هكذا بعض كتب أردت أن يقدم لها وترددت في هذا كثيرا والبعض قال لي هذا ضروري ليعرف الكتاب للناس وكذا يعني ما قدم فيه شيء ندمت لماذا لأنه إذا كان الكتاب ذا قيمة في ذاتها فلابد أن يثبت نفسه ولو بعد حين لكن أن تأتي في ظل غيرك وكان نكده كله للقارئ سله عني سله عني لا سلكلامي عني سلكلامي عني هذا, هو. هذا ما ينبغي هذا ما أتخيله وأنا أتكلم في أوساط طلاب علم أنا لا أتخيل طالب العلم أقل من ذلك البعض يظن من كلامي أنني أريد أن أعمم هذه النمطية أو هذه الشخصية لا أنا لا أتكلم العامة الآن أتكلم طلاب علم وطالب العلم ينبغي عندي أن يكون واضح أن يكون... كذلك مثلا حينما يقول لي أنت تكلمت بكذا وذكرت فلانا بأنه كان كذا في التاريخ هذا ربما يصد الناس عن علمه والله الذي يصد عن علمه لسوء سيرة هذا العالم أو لسوء سيرة الصح بهذه الفكرة طبعا وكثير من المختارين كانوا شواب شواب جنسيا أسماء كبيرة تقوموا علي, على اختراعاتهم تقوموا حياتنا كان شهز جنسيا وكثير من الكاتبات العظيمات عندها شزوز أو كذا, أو كذا يعني أنت هل تشمز من هذا فتترك العمل هذا لا علاقة له فأقول عند عند النبي طالب العلم الذي يترك الكتاب ويترك العلم لسوء سيرة صاحبه هذا عندي لا ينبغى أن يكون طالب عين وأنا أعلم أن المؤسسات والتجمعات التعليم كذا لا تراعي هذا ولكني أتحدث على هذا المستوى ولن أنزل عنه هذا هو أنت حينما تؤلف كتابا تعرضه كما هو للناس إذا كنت طالب علم فينبغي أن تعرف بنفسك ستقول لن يشتهر من أول أمره وكذا لا اشكال سيأخذ وقته حتى تعرف لكن تثبت ذاتك بنفسك شيوخك هم آباؤك لكن بعد ذلك أنت الرجل أنت رجل يعني تشق طريقك كما يقال هم انتهت وظيفتهم معك لن يكونوا معك يقدمك حتى للناس ويروح اخطبلك ولا. خلاص انتهت يعني انتهت لهم البر ولهم الطاعة وتجلس تحت اقدامهم وتزورهم وكذا وهو والدك يظل الى يوم الدين والده والدك الى يوم الدين لكن خلاص انت, أنت بلغت انت تتحرك على وحدك انتهت شق طريقك وحدك هذا الذي يظل دائما وراء الناس يسقط غالما بسقوط هؤلاء الناس لانه لم لم تصلب عظامه هذه مشكلة الشخص في هذا العصر. يأتي أنا ضمن الشيخ فلان وتعرفه في لحن القول عرف بعض الناس يظل يقول شيخي شيخي دكتور فلان شيخي أبو موسى شيخي وتجد كلمة شيخي تأتي في مواطن الإضمار يعني ينبغي أن تضمر هنا وأن لا ولا حتى بالإضمار فهو يظهرها هو يريد أن يحفر في ذهنك أنا شيخ فلان ربما ترهب بعض الضعاف ولكن هذا النوع من التصدر يوم أن يموت الشيخ فلان تعال لم تكن مزحه انا فين انا مش لاعب احنا كنا بنتكلم يا جماعه لا كن حقيقيه حتى لو كنت صغيرا لكن هذا اضطرت تكون حقيقيا هذه النواه هذه النواه هذه هذا هذا الحجر الصوان الصغير الظلبه الصغيره اقوى من طن من القطن طن من القطن لا يعني لا يسند الزيف هذه الحفاه نصد الزير. ثم كبر هذه الحطاة. كبرها كبرها حتى تكون جبلا. لكن المهم ان تكون حقيقيا حتى لو كنت شاءا طغيرا. تتكلم فيما حصلته وانت. قل لا استطيع ان اشرح للناس الا الاجرمية وليكن. لك زبون. لك عملاء. لك كستمرس. موجود واكبر شريحة. يعني لقى كثيرون جدا. أنت إذا وصلت إلى سبويه وإلى الكافية وشروح وريضي الدين والمفصل وشرح المفصل لن تجد لك زباء أصلا خلاص ما فيش زبون رحموت نفسك ما فيش زبون واضح <تصفيق> <تصفيق> لكن الذي يشرع الشاهد إذا كنت تستطيع أن تشرح الأجنومية فقط كن كذلك قل أستطيع أن أشرح هذه لا تستطيع أن تشرح إلا التجويد قل أنا كذلك لك لا تقول أنا شيخ وتجلس وتشرح وثم تأتي بعد أول تعتمد على أنك ستراجع تعلم قبل أن تعلم حصة بحصة ثم ما تلحقش فتسافر فطنك توجعك ثم تبدأ المقدمة سهلة اتعادت كثير <تصفيق> ويظن بعض الناس الذين يفعلون هذا أن الطلاب في غفلة عن هذا الطالب يفهم او الإنسان العادي يفهم جيدا ويفهم من لا يعرف العلم إذا سؤل يعرف هذا جيدا ولكن يسكت لعدم الإحراج أو في الغالب هو يكذب على نفسه حتى لا يصدم في أستاذه ولكن كل هذا مدخر ويوم أن ينقلب عليه سيخرج ضده كل ذلك سيخرج ضده كل ذلك كل هذا سيخرج سيطلع له المتابو يضاعف عليه كمان كن نفسك وكن حقيقيا من البداية كن انت فقط هكذا انا حصيلتي كذا بكل وضوح أستطيع أن أؤدي كذا أن أشرح كذا قيمة الأجرمية ومثل البناء لا بأ تصدمون لو علمتم أن أكثر الشيوخ على الساحة لا يمكن أن متن البناء في الصرف بكل وضوح وصراحة أكثرهم لا يشرح قطر الندى في الصرف في النحو الأجرمية ينبغي أن الشطر في الرياضيات يشرح لا أتخيل يعني أن أحداً لا يشرح الأجنومية لكن قطر الندى شيوخ لكن نسوا قالوا سنحصد ونحن شيوخ ونسيا والثناءات أخذته الثناءات الناس أخذته ولهته فتقدم عمره ونسيا أن يحصد وقالوا مبتدئ في الحقيقة هذه المشكلة كل حقيقية ما الذي أوصلنا أعظم. أعظم. آه آه بعض الناس آه قدم كتابه ولا أدري أين كان عقله يعني قدم قرض كتابا لأحدهم وقال هذا الكتاب أعظم كتاب في فقه كذا, كذا مع أنه مصرح في هذا الكتاب أنه هو كتاب الوحيد في هذه المسألة لا يوجد كتاب في غير هذه المسألة أنا لا أريد أن الكتاب حتى لا يعلم المؤلف والشخص يعني الأشخاص هنا ليس غرضاً لي أعظم هو عظيم هو كتاب فائلاً مفيد لكن أعظم تقتضي وجود شخص آخر على الأقل واحد ألف شيئاً كتابك أعظم منه فهذه علاقة لابد تكون موجودة قفوا عند هذه الكلمات لا تمر منكم هذا أعظم كتاب هذه أعظم قصيدة في كذا طب هي إذا كانت القصيدة الوحيدة في كذا او أعظم قصيدة في كذا فينبغي أن تكون عرفت أنت هذا الأعظم هذا الآخر الذي هو, ال... الذي هو هذا أعظم منه هذا المصدول لأنك فضلت الفاضل فهذا المصدول الذي يفضل تصديلا أقل لكن هذه أعظم قصيدة في كذا وأنت لم تقف على الآخر فكيف حكمت قل عظيمة قل فاضلة نعم لأن الفضل شيء يظهر بالذات يعني في الذات لكن ان يكون افضل من غيره لا يظهر الا بالمقارنة. سهمتم? اكثر الناس يتطرع في الشعراء. اعظم شاعر عندي فلان. طب انت هذا يقضي انك عرفت كل الشعراء. او اكثرهم او المشهورين منهم. اعظم فلان. في مصر فلان اعظم اهل الارض بالحديث. اعلم اهل الارض الحديث. هو فين تاني اصلا. فلان أفقه أهل مصر وأين الفك... أين؟ أين أصلا المطقوه والأقل <تصفيق> الكلام صاضي ثم يغضبون لماذا تعتزل هذه الدوائر وكذا لا تقوموا على الكذب أصلا وأنا لا أتكلم عن أشياء ضعف في النفس أو أشياء تتعلق بالإنسان في نفس البعض ظن أنني أعرف من النفس لا لا أتكلم عن ضعف الإنسان حيث كان هو إنسان هذا ده... لا علاقة لي به ولا أنظر فيه ولا أنظر حتى إلى الشخص انا لا ابحث عن فلان هل يصلي او لا. اعرف احيانا ان فلان الاحظ لا يصلي مثلا ربما انا مالي لي. الا اذا كان لي وجه في النصيحة او التنبيه او كذا لكن اذا لم يترتب عليه يعني في القلب او يشعر انه يعني يعني جرح امامي او كذا او كذا. ويلا فواجه بالنصف هو الاصل. لكن اصل هذا لا علاقة حتى لي به. مطلقا. ليه في المنهج وفي الطريقة وفي الكلام. انت من الأشياء التي تعلمتها في الإدارة طبعا كنت الإدارة الغربية يعني يقولون الموظفون والعاملون في الشركة يمكنهم أن يغفروا للمدير كل بلة أخلاقية إذا لم تتعلق بالعمل يعني ولكنهم لا يغفرون له تقسيرا في العمل وسوء ضمير أو قلة ضبير في العمل فلان المدير هذا يشرب الخمر ويجالس النساء وكذا في شغله ممتاز في دائراتنا التي هو معنا فيها ممتاز فيغفرون له الظلات أو الظلات طب الظلات بإزاي؟ في الخارج لكنهم لا يغفرون له التقصير في العنوان الذي يرفعه أنه أستاذ في كذا أو عالم في كذا ثم نكتشف أنك لست علما في كذا لكن اكتشفنا أنك بخيل أنك عربيد أنك كذا وأنت ثانا عالم في كذا أن تتظل عليما في كذا لأن هذه هي البوابة التي عرفتك منها انا لا أبحث عن اخلاق الفقهاء واحدا واحدا كما قال بعضهم يعني لا تنظر إلى عمل الفقيه ولكن سله يصدق ونحن يبغي أن نبحث عن الأشخاص وأخلاقهم وحياتهم الشخصية وكذا فلان كان مثلا الحريري كان في حياته بخيلا رغم أنه كان فلان لكن كان بخيلا فكان رفض ثياب من كوش كذا فما هذا لا ثم هذا لن ينزل من قيمة لن يحط من قيمة المقامات أبدا مهما كانت, مهما كانت له سوء أو كذا ابن خالدون البعض يقول كان كذا وكان كذا لن ينزل من قيمة تاريخه ولا من قيمة مقدمته العلمية هذه بوابتك التي عرفته منها فاقتفر عليها واضح؟ نعم ووجه الحصري كالآتي آه كنا في الكلمة صح؟ نعم نعم التقسيم أنت تقول هذه الكلمة كلمة فيها علاقة من الى تدل على معنى في غيرها هذا حرف فإذا دلت الكلمة على معنى في نفسها فإما أن ترتبط بزمن وإما أن ترتبط بزمن فإذا ترتبطت بزمن فهي الفعل لم ترتبط بزمن فهي الإسر والزمن يكون ماضي مضارع إلى آخر خلاص الماضي والمضارع والأمر هل يوجد استقراء آخر تقسيم آخر يعني الكلمة يمكن أن ترتبط بشيء غير الزمن الكلمة الفعل من حيث كونه فعلا هل يرتبط بشيء غير الزمن الفعل نفسه يعني يحدث يعني كتابة كتابة هذا معنى لكن هذه الصياغة تحضر في ذهنك المعنى مجرد عن الزمن لكن يكتب بمناسبة بعضهم قال لا يوجد مضارع أصلي كله ماضي أو مستقبل يعني هذا الفعل بمجرد أن يقع صلى ماضي أن والذي لم يقع في المستقبل هذه التخيلات أيضا يعني. المضارع متخيل ليس موجودا في الحقيقة وهذا يساعد استعمال المضارع في صيغه الماضي لم يضرب لم يكتب يعني هذا لم يقع لم يفعل هكذا في الماضي <تصفيق> واضح نعم الماضي <تصفيق> هي كذلك لاحاطه هي ما هو بالضبط كده انت لأنك تفعل فانا اعتبرته الدقائق التي يقع فيها الفعل وقتا واحدا وعلى الحقيقة ليس وقتا واحدا وهذا التوسع في العلوم موجود في كل العلوم حتى في التجويد في الحقيقة ليس هناك إلا الشفاء واللسان والحلق هذه الحقيقة الصدر ليس مخرج هذا صوت يخرج وخلاص هذا ليس مخرج هذا ليس جو أين الاحتكال أين كذا أحبالة صوتية الصرفة بعد ذلك عندك الحلق واللسان والشفتان لكن قسمت كل مخرج أعطي حرف ولو أنك وزعت الحركات التشكيل على الحروف فكل حركة كل حرف بتشكيل له مخرج لأنها كيفية والكيفية لها أثر في المكان في المخرج في المكان واضح؟ مثلا وأنت تقول مو ما مي على التدقيق اختلف المخرج كما ان اللسان قسمته الى وسط وطرف واقصد هي في النهاية اللام مخرج اللام مع, مع مخرج ماذا اللام مع المعراء كيفيات وفي النهاية انت ربما لا تضبطها اصلا في لسانك لا تستعن تراها تراها تكتب تجد مرسومة فقط واضح؟ هي موجودة في الحقيقة والاختلاف طالما وقع اختلاف في الصوت وقع اختلاف في المخرج هذا مستحيل أن لا يكون ولكن وسعه يعني فقط هكذا يتوسعا في الكلام لكن في الحقيقة كل حرف له مخرج وكل حرف بضبط أو بكيفية له مخرج فهمتم هذا؟ فهذا التوسع والسمح المضارع لا يوجد في الحقيقة على تدقيق مضارع يحدث في الحال هو إما فات أو إما جيت كل دقيقة مرت وانتهى كل جزء من الثانية مر مرة وانتهى صار ماضيا لكن بما أننا مازلنا في المجلس كل هذا وقت حاضر ما زال, ما زال, يحدث. ما زال يحدث وكل جزء قلته حصل وانتهى لا هو مازال نحن مازلنا في المجلس يعني. نعم. ووجه الحصر كالآتي المبالغة في اظهار المعنى في الشيء تكون من طريق الإلحاق طبعا هذا الكلام صعب نوعا في حلية لب المصول الدمنهوري هنا يسهل لك جدا ان شاء الله وتعرف قيمة التسهيل الشديد الذي ربما ينقض في هذا الكتاب أنا أنقضه في هنا هنا جدا جدا تعرف قيمته إذا حاولت أن تقرأ مثلا الكتب الأزهرية أو كتاب حلية لب المصول الدمنهوري سترى كيف أنه سهل لك اللفظة أو التركيبة المعقدة هناك والاستثارة الشديدة هناك نعم هذه لغة عصرية جدا المبالغة في إظهار المعنى في الشيء تكون من طريق الإلحاق يعني الحاق شيء بشيء يعني إلحاق شيء بشيء أو من طريق الإطلاق يعني إطلاق شيء على شيء فإن كان الإلحاق فهو التشبيه تقول محمد كالأسد فألحقت محمدا بالأسد وتقول العالم واسع كالبحري فألحقت العالم بالبحري وإن كان الاطلاق فهو المجاز الأقواص هنا منقلبة سبب صح نعم وإن كان الاطلاق فهو المجاز يعني المجاز بين قوسين والكناية بين قوسين فإن كان الإطلاق فهو المجاز والكناية فتقول رأيت أسدا فأطلقت الأسد وأردت زيدا الشجاع كل هذا مفهوم صح لأن الأسد هنا مجاز بالاستعارة عن الشجاعة وتقول زيد كثير الرماد هذه كناية أطلقت كثرة الرماد وأردت الكرم لأن كثرة الرماد كناية عن الكرم هذا كله سيشرح لكن أنا فقط أشرح الإطلاق والإلحاق التشبيه والمجاز والكناية هي الأبواب في هذا العلم التشبيه والإلحاق تذكر المشبه والمشبه به حتى لو كانت تشبيها بليغا لأن تشبيه البليغ يحدث فيه وجه الشبه تقول محمد أسد فإذا استعملت مجازا أو كناية فأنت ماذا فألحقت شئا بشيء؟ لا أطلقت شيئا وأردت شيء في المجال أطلقت شيئا على شيء آخر هو المراد وفي الكناية أطلقت شيئا وأردت منه شيئا آخر مع احتمال إرادة المطلقة شيء الذي أطلقته في الكلام سيأتي سيأتي إن شاء الله التشبيه. باب التشبيه التشبيه هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في المعنى بآلة مخصوصة وقد عرفت أن التشبيه الحاق لا إطلاق انتبهوا فهم قضية إطلاق وإلحاق هذا مهم جدا في, ماذا؟ في معرفة مناسبة من هذه الوجوه مع انظر من هذه الوجوه مع الحال مع المقام البعض يظن مثلا أنه هو يقول متفاوتة المراتب في الدلالة في وضوح الدلالة صح فتظن أنك كلما وضحت الدلالة كلما كان أجود خطأ إياك أن توضح الدلالة في الغزال إياك أن توضح الدلالة في الغزال من الأشياء التي قلتها في شرح هذا المثل من قبل مع بعض الطلبة قلت لهم من العيب جدا أن تستعمل الاستعارة مع المرأة عيد تعرفون لماذا؟ لأن الاستعارة إطلاق تطلق شيئا غير المرأة وأنت تريد المرأة في النهاية أو تريد الموصوفة في المرأة أما الإلحاق فأنت تأتي لها بحلي ولهذا أجود أوصاف المرأة تجدونها في الشعر من القيس وهو شعر التشبيه يأتي ويقول كأن كأن, كأن كأن ماذا يفعل هنا المرأة أمامه يصفها هي حاضرة بعينها عنده هو يذهب ويأتي من المشبه به بشيء معين يحتوي على وجه الشبه ويركبه فيها فتظهر هي في الصورة الجديدة وضح هذا كلام تظهر في الصورة الجديدة ولكن من الذي يظهر أناني الآن أمام عيني هي ماذا أفعل في الاستعارة الاستعارة كما نصون مبنية على تجاهل المشبه واعتباره فردا من أفرد مشبه به وعيب تتجاهل المرأة ليس من الجيد لأن المرأة حسنها ذاتي يعني هو يريد أن يأتي بالتشبيه أن يأتي بأشياء من التشبيه ليبين الجمال الذي الل هو خاص عندها واضح؟ هي في نفسها ذينة فمعنى أنه يتجاهلها تماما ويذهب إلى المشبه به فيكون هو المطلوب هذا يدل على هذا فقد الزوق فقد الزوق ورأى أن الشاء الآخر يتحقق فيه المعنى أكثر منها هذه المشكلة التشبيه يحضرها ما الفرق بين أن تقول هذه المرأة أو أن تقول رأيت لؤة وبين قوله تعالى كأنهن أو تقول رأيت مياقوتة أو مرجانة وبين أن تقول كأنهن الياقوت والمرجان في كأنهن تشبيه كأنهن الحور العين حاضرات أمامك الياقوت والمرجان أنت تخيلت أجثامهن من النقاء والنعمة فيها شفافية فأنت أخذت من الياقوت والمرجان هذه الحمرى التي فيه مع وجود الصفاء والشفافية ووضعته على الصورة البشرية في الحور العين خلاص الياقوت والمرجان انتهت وظيفتهما وأصبحت هي هن كأن هن أصبحنا هن حاضرات وأخذنا صفة من الياقوت والمرجان خدمت هذه الصفة خدمت هن بخلاف رأيت لؤلؤة أنت خلاص رأيت, رأيت مرجانة أنت خسر مرجانة خلاص انتهى ترى ياقوتة انتهى طيب وبلدة الخدرين فهو لما قال وبيضة الخدر كان يريد هنا استعارة ولكن تلاحظون انه قفز بسرعة من الاستعارة لما قال وبيضة الخدر قال لا يرام خباؤها فكلاشت البيضة بعد ان اخذت منها صورة ماذا؟ صورة المرأة المكنونة صورة المرأة المحفوظة او هذه الصفة صورة المحفوظة المكنونة التي تحمى وتحفظ واول ما قال اصلا خضر بدات البشريه تتشكل ثم تشكلت تماما لما قال لا يرام خباؤها خلاص انتهت البيضه هو لن يضل امام البيضه يتكلم انتهت أخذ منها شيئا ولما قال قيد الاوابد بمنجرد قيد الاوابد قيد الاوابد انت تخيلت الحبل الملفوف هكذا الكلبش يربطك اوه ولكن سجع بل قبلها وبعدها وقد أغتده قبل وقد أغتده وطر فيه وكوناتها بمنجرد يعني فرص شعره قصير جدا فجسمه كجلد لامع بمنجرد من الشعر قيد الأوابدي هيكلي يعني ضخم هكذا مضلع ضخم كبير هيكل أخذ من قيد الأوابدي لم يقف عنده المتأخرون يستصيدون جدا كأن تعرف عدم تبقهم من هنا يستفيدون في الاستعارات حتى تتلاشى صورة المشبه فمثلا الصوفي المتأخرون يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه نور يعني يستعير الله النور وظل يتحدث عن النور والسحاب والسماء والشمس وكذا هذا مجل للنبي صلى الله عليه وسلم نعم ولكنك لست صادق الشعور به لو كنت صادق الشعور به لشعرت بأنه إنسان ورأيت اصطفاته هذه بصورة الإنسان ومن هنا كانت عندي بردة كعب بن زهير اوقع وأحلى على نفسه هو يخشى شخص مهدور الدم وذهب ملسم وكذا حتى هناك بشري إنسان يحكم قوما هذا الإنسان أصيئ إليه وأصيئ إلى دينه فأهضر دم هذا الشعر, أو هذا الشعر الذي قال الشعر هذا الشعر يتسلل إليه ثم جلس يقول ما هو في عرف الفقهاء بالفعل تملق هو بالفعل لم يذهب البعض يقول من كان يملأ قلبه لا ذهب خائفا ولم يذهب إلا بعد أن بقت به الدنيا والقصيدة من أولها إلى آخرها في مقدمتها الطويلة يتذلل بها واستعار نفس الصورة أو ضمن نفس الصورة من ال أو اتكأ واعتمد على الصورة التي أوردها النعمال بن المنذر أو النابغة في مدحه واعتذارياته من المنذر هي قصيدة يعني نابغية زبيانية قصيدة زبيانية فعلا اعتمى هو يعتذر ويذهب ويلتمس طيب ويتبرأ فيها مما قال ولا تأخذني باقوال الوشاة طيب هل اهضر النبي صلى الله عليه وسلم دمك هكذا غفلة يعني حشاه صلى الله عليه وسلم ان يهضر دمك احد غفلة هو يعلم أنك قلت وأنت قلت والتاريخ يثبت أنك قلت ومجير أرسل إليك وكل يعلم أنك قلت ولكن انا آتي ومكثر كلامي وبعتذر وبقول ما قلتش والنبي الصلم يعلم أنني قلت وأقول ما قلتش يعني أني مكسورة خلاص وأقول ما قلتش والعالم كله عارف أني قلت عرف إنساني بيئة صحروية مجتمع قائم هذا اوقع عني من سحاب نور روايح تهمتم؟ لكن لو أنك ستصف رابعة العدوية آه هنا تحتاج إلى الاستعارات لا تحتاج إلى حضورها لأنها آه أنت تصف هنا امرأة صوفية ذاهدة عابدة يحسن أن لا تحضر لك بجسدها يحسن أنت لا بها ولهذا أنا إلى الآن لا ترقني ربما تغير الله أعلم لكن إلى الآن لا تروقني مرسيات المتنبي مثلا لأخت سيف الدولة إلا بكلا يحبوها ولأمه تصفها بالجمال والدلال وكذا أنا لا يروقني هذا يعني لا هي امرأة أم صديقك أم ما هم هو من هو في مقام أخيك صاحب النعم عليك وكذا وكذا ينبغي أن تجي الله تصفها بجمال جسد أو جمال وجه أو كذا او أخته أو كانت أخته خولة مثلا الذي كان عنها بفعلة وقالوا كان يحبها حتى لو كنت تحبها أنت ترسل هذه القصيدة عزاء فيها ينبغي أن تكون قصيدة وقورة أما حبك هذا بينك وبينها قل فيها غزل بعيد لكن في مقام في مقام ال... أقوله لنفسك وحفظه للتاريخ لأنك كنت تحبها لكن في مقام العزاء المرسل به إلى سيف الدولة لا لم أحبها هذه القصائد في هذا المقام فابتعد عن الجسد. استعر. استعمل الاستعارة. خلاص. كل سحاب ولؤلؤ ومرجان واذهب بعيدا اجعل ابهاننا تبتعد عنها. لكن وقفت امامها ماذا استصدق فيها يعني? ستظل الابهان معلقة بها. بصورتها. واضح? التشبيه هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في المعنى بآلة مخصوصة الذي قلته الآن ليس كلاما زائدا هذا هو فلسفة علم البيان فلسفة علم البيان هذا هو. هذا هو لو قرات هذا الكلام بعد ذلك كما مع فهم كلمة قلت الآن أنت خلاص ملكت عمود الفهم في هذا البعن وقد عرفت أن التشبيه الحاق لا إطلاق الحاق لا إطلاق يعني الصورتان حاضرتان عندك وهو يقتضي التحقق طرفين إذ لا نتصور علاقة الإلحاق إلا بوجود ملحق وملحق به المثل أركانه المشبه والمشبه به ووجه الشبه وأداة التشبيه لا تحقق التشبيه إلا بوجود الملحق وهو المشبه والملحق به وهو المشبه, وهو المشبه به ومعنى يقع الإلحاق لأجله وهو وجه الشبه نفسك لم ت بصول الثقه في القياسة وأداة الإلحاق وهي أداة التشبيه تقول محمد كالأسد في الشجاعة المشبه محمد المشبه به الأسد وجه الشبه الشجاعة أداة تشبيه الكائف طبعا أظهرت هنا وجه الشبه للمبلغة في التوضيح وإلا في الأصل ألا يوها أنا قلته هنا ولكن يعلم أنه لا يلزم ذكر وجه الشبه بل إنه يكون محذوفا في أكثر الأحوال ويذكر لغرض يقضيه المقام هذا كتاب مسهب وإذا حذفت أداة التشبيه كان تشبيها بليغا إذا قلت محمد أسد فهذا يسمى تشبيها بليغا لأنك حدفت فيه الأداة وأبقيت المشبه والمشبه به والمشبه به ولا يكون استعارة لأننا في الاستعارة نحذف المشبه ونبقي المشبه به كما فيأتي المثل أما المشبه والمشبه به فيكونان مفربين أو مركبين توافقا وتغيرا توافقا يعني مفرد ومفرد ومركب ومركب وتغيرا يعني مفرد مركب ومركب ومفرد واضح ها توافقا وتغيرا انا قصدته الى الاختصار في المتن جدا مع سهولته واما الكتاب فمسهد او مطند مع سهولته الشرح المشبه والمشبه به كل منهما قد يكون مفردا يعني من شيء واحد او صورة واحدة فض واحدة صار وقات التاء المشبه والمشبه به كل منهما قد يكون مفردا يعني من شيء واحد أو صورة واحدة, أو صورة واحدة. وقد يكون مركبا يعني أن يكون هيئة حاصلة من عدة أشياء انضمت حتى صارت شيئا واحدا فيقع الإفراد في الطرفين بالتوافق بين الطرفين أو بالتغايف فتتركب من ذلك أربع صور إفراد المشبه والمشبه به تقول محمد كالأسد كمحمد مفرد والأسد مفرد وكما تشبه الخد بالورد في اللون شيء هكذا كما هو تشبهه بشيء آخر وتشبهه بشيء آخر تركيب المشبه والمشبه به طب لماذا نتعلم هذا حتى إذا وجدت في أحد الطرفين أو في كل الطرفين زحاما كثيرا وتقييدات تعلم تعلم أن كل هذا المركب هو المشبه به أو المشبه أو أن هذا المفرد هو المشبه وهذا المشبه به على الصور التي نقولها يعني حتى إذا وجدت أحد الطرفين في التشبيه كلاما كثيرا ومزدحما تعرف أنه مركب لا تقول أن المشبه لابد أن يكون واحدا لا ليس واحدا هو مجموع الصورة الحاصلة من هذا الكثير نعم تركيب المشبه والمشبه به تقول كأن محمدا وقد تناول كتابه أسد قد استولى على فريسته فالمشبه مركب لأنه يتركب من عدة أشياء وهي محمد في حال تناوله الكتاب وكذلك المشبه به مركب لأنه يتركب من عدة أشياء وهي الأسد حال انقضاضه على فريسته تريد الإلحاق في النهم والشرح واضح؟ طيب التشبيه الذي قلناه الآن الفرص كتيسد بداء الاعفر درجه له عقاب تدلت من شماريخ فهلان فرسي وهو يجري في هذه السرعه هذا مركب كتيسد بداء الاعفر درجه له عقاب تدلت من في التركيب تصط حركه وتمثيل وصورة كتيسد بداء الاعفر درجه له عقاب تدلت من شماريخ فهلان قطعا لا يقصد فيقصد هنا في فرسه وهو هو هو يجري بسرعة كتلس الضباء الأعفر درجة له عقاب تدلت من شماله فهلان طيب وله بيت آخر يقول في القافية يقول كأن غلامي إذ على حال متنه على ظهر باز في السماء محلقي هو وضع غلامه على الفرس حينما قال فقمنا بأشلاء اللجام ولم نقد إلى ظهر الى ظهر صاط كالصليف المعرق نزاوله حتى حملنا غلامنا على لا لا يقول كانه غلام لا لا يقول فقمنا بأشلاء اللجام ولم نقد إلى ظهر ولم نقد الى الى غصن بان ناعم او ناظر لم يحرق نزاوله حتى حملنا غلامنا على ظهر على ظهر على ظهر صاط كالصليف المعرقي كأن غلامي لما وضع غلامه عليه وبدأ الغلام يجري كأن غلامي إذ على حال متنه يعني في هذه الصورة على ظهر بازن كأنه يركبه السندباد على ظهر بازن في السماء محلقي رأى أرنبا فانقض يهوي أمامه إليها وجلاها بطرف ملقلقي <تصفيق> ويصف صرعة فرصي وهو عليه كان هو يشبه الفرصة بالبازي دائما أو بالعقاب كأني بفتخاء الجناحين لقوة فيوض من الأقبان تقطأت شملالي تخطف خزان الشربة بالضحى وقد حجرت منها ثعالب أورالي ثم أسهب أطال كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي يعني هي من, من كثرة ما تصيد هي سريعة وتنقذ فرسي كهذه العقاب فهمتم؟ التركيب يأتي عندما القيادة كثيرا وأظن ابن رشيق قال هو اول من ركب في هذه التشبيهات هذا التمثيل نعم كذلك كأني بفتخاء الجناحين لقوة صيود من العقبان تقطعت الشملة كل هذا تركيب فرصه هو يجري خلف الطرائد وكذا كالعقاب التي تنقض عليها تخيل الفرص مع أنه يجري أفقيا لكن هو يصفه من سرعته ووصوله هو قيد الأوابط يصفه من سرعته ووصوله كهذا البازي أو هذا العقاب تنقض على الفريس ومنه قول الشاعر بشار بن برد كأن ما ثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه بشار كان أعمى وقالوا من العجيب أن يصور هذه الصورة يقولوا كنا في الحرب وكذا يقول كأن النقع يعني الغبار السائر من كثاسته أظلم كأن ما ثار النقع فوق رؤوسنا يعني وكأن أسياسنا في داخل هذا الغبار ليل تهاوى كواكبه الصورة مركبة جدا فهنا مركب الطرفين إفراء أه. تركيب المشبه والمشبه به المشبه مركب من ماذا؟ الغبار وفيه السيوف والمشبه به الليل والكواكب فيه تتهاوى يعني هو ما مصدره في هذه الصورة؟ الشهاب الواحد مع الشهاب كوكب كل هذه الكواكب كواكب فهو تهاوى لكن هو قال كل هذه الكواكب أو هذه النجوم تهاوت كلها لأن النجوم فيها اللمعان الأزرق البريق الأزرق الذي في السيوف النقية فهو رأى هذه النجوم تتهاوى أو هو خلق الصور لم يرى الشهاب أو, أو لا ليس تأضب فقط أن عن هذا الكلام أنها أصل الشهاب لا هو حرك النجوم حرك النجوم لعلها تتهاوى وهي تتهاوى في الليل هذا بالضبط سيوفنا اللامعة بهذا البياض أو هذه الزرقة الخفيفة في الغبار النقع. كان أعمى أعمى من صغره أصلا عجيب إفراد المشبه وتركيب المشبه به تقول كأن الكافر ريشة في مهب الريح فالمشبه مفرد لأنه شيء واحد هو الكافر قلت بينما جعلها واء بدل بينما واب. والمشبه به مركب لأنه يتركب من عدة أشياء هي ريشة في مهب الريح يعني حالة كونها في مهب الريح تريد الإلحاق في الاضطراب والحيرة ومنه قول الشاعر الصنوبري فيما نسبه إليه عبدالقاهر الجرجاني وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد في حال تطوبه او تطاعده حالة ثابتة اعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجة المشبه به مركب طيب الصورة الاخيرة تركيب المشبه وافراد المشبه به تقول رأيت الوليد وهو يضحك لامه كالقمر فالمشبه بمناسبة الوليد والقمر اه امر الدياب كان ليه اغنية اماريندل واللعنين هذه الصورة قبيحة جدا. لانه لا تكلم. اول ما قال امرين. يبقى الولدين اللي معاك فيه في الفيديو ولدين معه. طفلين كده لزازة. كله افطال لذيذة. فيه طفلين. الامارين دول جميل. الو اللعنين. فتخيل الامارين هنا. عمى. بيض العين عمى. لا انت سودها خليها ليه? وهتبقى حلوة. هي بقول امرين دول واللعنين. لا اعوذ بالله يعني لو, لو العين قمرين كل عين قمر قبيح عشان لتدريكم ان الناس تسمع وخلاص الموسيقى والنغمه الهاديه هتقلبك يرف الكلام مش وضع كلام قبيح قمرين ولا عينين قبيحه الناس هتفكر في الكلام الذي يقال اي هبل وفعلا قبيحه جدا يعني يقول هاتان العينان حتاني عينان أم قماران يعني أعمى أعمى أعمى يعني أعمى أبيض البياض كامل البياض كامل يعني ليس عليه مي على عينه يعني ليس أعمى فقط ابيض ضبط عينه هو بيض ضبط تماما احنا عندنا وابدت عينها من الحز يعني أمرين واللعنين قبيحة جدا نعم معنى دي من الأغنى اللي عند النفس في مستوى عالي يعني <تصفيق> رأيت الوليد وهو يضحك لأمه كالقمر فالمشبه مركب لأنه يتركب مع عدة أشياء وهي الوليد حال ضحكه لأمه والمشبه به مفردا لأنه شيء واحد وهو القمر كذلك قول من من الصحابة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في في وعليه حلة حمراء كالبدر او كالقمر المركب هنا, هنا المشبه مركب رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كالقمر والمشبه به مفرد ومنه قول الشاعر أبي تمام ترى نهارا مشمثا قد شابه ظهر الربى فكأنه هو مقمر واداه التشبيه إن كانت الكافة واخوها هذا سهله واداه التشبيه كانت الكافه واخواتها اعقبها المشبه به وان كانت كان اعقبها المشبه الكاف وما اشبهها كلف بنحو ومثل وشبه الاصل أن ياتي بعدها المشبه به تقول محمد كالاسد وتقول سعاد نحو امها وتقول زيد مثل البحر وتقول أخوك شبه الجمال فنرى في هذه الامثله أن الذي جاء بعد اداه التشبيه هو المشبه به ونجد كان ونحوها على العكس يأتي بعدها المشبه وتقول كأن محمدا أسد ووجه الشاب طيب الأول ما الفرق بين كأن وكل لف من هذه الألفاظ له له أداته له موقعه أمر القيس بعد الكاف تأتي عنده كأن يعني عند الإحقاء الكاف أكثر ولكن من ظهور كأن تتوهم أن كأن عنده أكثر لأنها أكثر مما عند أي شعر آخر معنا دوانا صغير كأن اذهب وحسب التشبيه وك... بالكاف وكأن في المعلقة فقط وانظر كم هذا التشبيه فأنا عددتها لكن لا أذكر العدد تذكر أنا دونتها في نسختي التي أضع عليها التعليقات كثيرة جدا تشبيهات وتجد تشبيه البيت الواحد فيه تشبيهات في الشامر القيس بيت الواحد فيه تشبيهات لماذا كأن حينما ترى كأن الكثير عند امرأ القيس سترى كذلك أن امرأ القيس يفصل جدا في التشبيه كأن على الكتفين منه إذا انتحى مدات عروس أو صراية حمضل لا يأتي يقول الورد كالخد لا كأن كذا وهو كذا حين كذا كذا وهو كذا حين كذا فكأن هذا السقل وهذا التنفيذ وهذا الوقت غير كا كأن تشعرك أنه سيطل فيما بعدها كأن كذا كذا هو كذا كما أما الكاف كذا ككذا وكذلك تقف على هوية وجنسية و و ونمط من المعاني أو من الأسلوب خاص عند كل أداء تشبيه وهذا هو فقه الشعر فقه الكلام البريغي وفقه القرآن في الأخير في ووجه الشبه إن كان من متعدد فهو تمثيل حينما يتعقد وجه الشبه وجه الشبه كما سبق هو المعنى الذي نلحق لأجله المشبه بالمشبه به يعني كلامنا في الماضي في الآن كان, كان على المشبه والمشبه بي الآن في وجه الشبه وثم كان في الأداء الآن في وجه الشبه الركن الرابع والأخير من التشبيه هذا كله سيفتح لك الباب للكتب الكريمة وجه الشبه كما سبق هو المعنى الذي نلحق لأجله و... بالمشبه به فإن كان وجه الشبه وصفا منتزعا من متعدد سمي التشبيه هنا تمثيلا تقول كأننا ونحن نسير ليلا نحمل شعولاتنا نجوم في السماء تتلألأ أو تلألأ ضوءها تلألأ ضوءها فالمشبه السائرون ليلا يحملون شعولاتهم والمشبه به النجوم يتلألأ ضوءها في الناس في مناسبة التلألؤ واللؤلؤة لكم شيئا هذا الشيء تعلمت منه لكن متأخرا للأسف أنك لا تحمل, لا تحمل الناس على أكثر من يعني كن حذرا ولكن لا تحمل الناس على أكثر من حجمهم الحقيقي أنا كنت في مدرسة لغات إلى الفصل الخامسة الابتدائي وقبلها كنت في روسيا عشت سنوات في روسيا في طفولة. ثم شاء الله علي أن أدخل الأزهر فكان لابد أن أحفظ أجزاء من القرآن وأن أكتبر في اللغة العربية وأنا في المدرسة الأجنبية او الخاصة التي كنت فيها كنت من أحسن الناس في الإملاء وكنت أستشعر قواعد الإملاء بالحس يعني اللؤة أعرف أن الهمزة على الواو يعني. ربما تعلمتها في كلمة أخرى فأصبحت أقيس ولذلك قواعد الإملاء عندي أخذت قراءة تصفح فقط هكذا لكن أشعر به وأميل عادة في صعب التريفون هناك مذهب مصري ومذهب شامي في الإملاء أميل إلى الرسم الذي لا يفرد لا يخلق أو لا يصنع للهمزة موضعا مستقلا جديدا لا هي أتخيل الرسم الأول وأضع الهمزة واضح؟ نعم فهذا الرسم غالبا الشامل نعم ف في اختي اجتبرت في القران كان جيد وفي كل المواد كان جيد جئت عند اختبار ال... كان شيوخ من الازهر معممين فقال لي اكتب اشتريت لقلقه من اللقالق هذه ارجعتني سنه تعسف ثاني اشتريت لقلقه من اللقالق انا الذي يكبتني وكانت جدتي ام امي رحمه الله المخريه كان الذي يكبتني فعلا ليس شعوري بال... أنا أشعر بالظلم ليس لأنني رجعت سانة أنا انتهيت من الصف الخامس التدائي فدخلت الخامس الأذهري وتفاجأت بالثالث واضح فحصل تأخر الذي كان أشعر بالظلم في ماذا أنني أحسنت الظلم بالشيخ قلت أنا أعرف أنها لؤلؤة حتى في سلم اسمه اللؤلؤة زمان قديم مركز مال لؤلؤة اكتب اللؤلؤة واعرف يعني يعني خلاص لم لم آتي من تعليم فاشل حتى في المدرسة الخاصه او قذا التي التعليم العربي كان جيد الثمانينات يعني ف... فقلت قطعا انا طوال عمري افهم اقسمه وكل الناس مخطئون وهي اللقلقه هذا شيخ ازهري والا هل يتصور اقول لا هي اللقلقه ما هذا التعثر؟ أنا أشعرت expressions بظلم أنا به إلى الآن أنا أعرف أنها لقلقة أنت قلت لقلقة فين�� أخطأ أنا قلت مستحيل أن تخطئ هذا الخطأ فأنا أحسنت بالظن وصف إ swept well Are all these we know مستحيل أن تقلق كل لقلقة لعل أكتبها على نبرة اكتبها على الساطر أكتبها خطأ لا أعرف كيف اكتبها لكن أنا أعرف أنها لقلقة لا أخطأ ال้ام على الواو لم همز على الواو الوا لما قال الأول انا اكيد غلط. فقال لغة العربية يعني ليس بذاكة. وكذا ولا بد فدخلت الخامس افتدائي. مرة اخرى. فكلمة تلقل اهدي. هو وانا متأكد لو قابلته الان ان هو جاهل. انا متأكد انه فقط يعني مسك عظمة يعني. يعني هو شخص مسك عظمة يعني اختيبر واحد. كنت في الخامس افتدائي. تقول لك لقه. اكيد انت الصح يا مولاني. ها غلطان وابن ستين في سبعين. انت الصح اكيد. لو قلت ليه لقلقة وكيف تمليها كيف تكتبها املائيا ساستطيع. لقلقه ها? القصد. رأيت القصد في الغاب. انا ما تخيلت ان يكون مختبرا بهذه الطريقة ان عقله ينزل إلى هذا المستوى قلت مستحيل مستحيل يقول لي أولو تكتب رأيت القاسدة في حديقة الحيوان قلت مستحيل يكون صخيفا أحسنت به الظن هذا صخف وأفلحت و.. في كل الاختبارات وفي القرآن أجزاء التي عليها أحفظها وحفظتها بالكامل و.. وكان لي تجويد وكان كنت أستمع لخصري من.. منذ صدري تربيت عليه لكن هذه اللغة العربية عين و.. <تصفيق> داوان لا أبقاهم الله هم بتعمل معاهم السعاد الواتف <تصفيق> الله مستعد تقولوا كأننا ونحن نسير ليلا نحمل شعولاتنا نجوم في السماء تلألأ ضوءها فالمشبه السائرون ليلا يحملون شعولاتهم والمشبه به النجوم يتلألأ ضوءها في السماء فوجه الشبه هنا لا بد وان يكون منتزعا من متعدد فهو هنا التللق اه ليس فهو هنا اه الروابط الذهنيه شيء مؤلم الشعور بالظلم انك انك لست من مستواك انت الذي تجاوزت عنه أنت الذي احسنت الظن به هذا هو الشعور بالظلم هنا ليس أنك لم تعرف اقول حق يعني معذور انت عذرتهم انت عذرتهم ثم لما دخلت الازهر الابتدائية وكذا ورأيت المستوى التفكير عند الناس وكذا علمت بالفعل فرق الاقطار وفرق المدارس والناس وجدتهم يقولون على الصور خنزيش يعني انا اقول لهم اتصل الابتدائي لما دخلت اقول لهم الابلوجيف ده معمولي من لحظة طوف فاحد الاخوان اخوان عايز موامر يقول ليه الطور ده خنزير يا شيخ. الشيخ دي يعني الجو بتاعنا مش هو يا يعني. الطور ده خنزير. بتقول له لا الطور ده ذكر البقرة. قال لي لا ده خنزير. واحد تاني قال له اه الدولفن ده حرام. اه الحلوف. الطور والخنزير والحلوف والدولفن كلها. ليه؟ لان كان فيه ساعتها مصارعها حرة. في واحد اسمه الدولفن او الدرفيل. مصارع اسمه الدرفيل. فكل حاجة بخل درفيل خنزير كده عاملة كده وقفتها مليان طيات كده وماشي مخنزر كده كل حاجة حلوف وخنزير وطور ودلفيل ودرفيل <تصفيق> فجامعة الواية هنشوفه الأستاذ فلان مش هذكر اسمه نعلي الكلام يصل له الأستاذ فلان ده كان بتاع القرآن وإحنا كنا بناخد أربع حصة قرآن وواحد عرب وواحد حساب وواحد مرة عرب, عرب وواحد علوم وواحده مش عارفه لكن فيه ست حصة يوميا ومنهم أربع قرآن كان مجسد عادل بقى وانا قلت لهم بس خلاص هو وهنتصر بقى علي طلع استاذ عادل اللي ابن الفورد حرام بالقران استاذ عادل بتاع القران قاعد معانا اربع حصص ده مستوى ايه مستوى ثقافي يعني مدرسته كانت في مستوى شعبي يعني مدرسه في حي شعبي مدرسة الازهريه حكوميه في حي شعبي ده قبلها كن م... كنت في المدرسه الخاصه قبلها كنت في روسيا طيب المستوى ده جه منين فزتي في روسيا عراقيون مدارس كنت فيها في عراقيين مثقفون بوجه وكان منهم كتير أو كان أغلبهم شيعة طيب السؤال هنا من أين جاء هذا الأمر موجود في المستوى الثقافي طبعا الشيخ اللي بي أنا لما تخيلت أنه لن يقول اللقلقة ويحسب أنني سأكتبها كما يقول طبعا بلا شك أنا أحسنت الظن بيه بما لا يستحق أن أحصن الظن به إذا كان ده مستواك وده مستوا مدارس أنت بتفتش عليها واضح؟ فالأظهر لن يرتقي إذا كان الذين فيه أو الرؤوس فيه على هذا المستوى الثقافة هتجتحهم لولا فقط أن إحنا دولة حتى ثقافية متخلفة كان أظهر اقتصح من زمان لكن لسه مولانا واخد وضعه شوي عشان اللي حاوليه متخلفين حضاريا حضاريا إحنا متخلفين جدا جدا واللي بيطلع بره بجاش تاني هل بشيرجع معروف فلذلك لسه مولانا واخد وضعه يعلي ده من نعمة الله على الأظهر إنه لسه إنه لو كانت ثقافة في مصر أخذت حقها كما في أوروبا او ربع حتى أوروبا ثقافة والعلم والأبحاث وكذا كان الأظهر ده نصف من زمان لكن أظهر جزء من بيئة لسه إذا كان هو ده فكر الدكاثرة أو فكر الشيخ أو فكر كذا بتحضروا الأسفزة في القرية الشرعية وشوفوا المستقبلة ما عمل إزاي مذاكر المدى بلما يجي مش عالم يعني ولا حتى الشيخ اللي بيمارس العلم بره يعني بيحصل تحصيل تحصيل ذاتي للاسف خلينا احنا نقعد نجامل نفسينا في الامور دي لحد ما نلاقي نفسنا خلاص انتهينا المشكله ان الارض حصه ده المنظر ده كلام يهضر لعبه التسويد اللي بيدي قران ده كان بالنسبه له فرخه بكشك حصه قران ليه قاعد بقى وفونات وزمايله مش فوات يعني يطلع فلان ويطلع بره المدرسه ويروح من مشوار ويجي اربع حصص ده خرج من ونحن كنت درسه نظري ونحن كنت درسه انا للتجويد للامانة درسته على شيخ اسمه عشان يكون موصف يعني اجاول الكلام ده بكلام مناقض ليه شيخ اسمه شيخ رشاد رحمه الله اذا انا اتوقع انه هو طفل كان كبير في السن جدا شيخ رشاد ده كان ده تجويد في التجويد وده ده كويس في الاعدادية وكذلك التوحيد درسته الى حد ما المدرس كان بيستحي لما بيشوف مني اهتمام وكذا لكن آه بعد في السنوية بقى خلاص كله السنوية بقى عوزو بالله يعني كان المدرسين يستغلون مراهقة الأولاد ان هم يروحوا بقى ويلعبوا فتقول اللي طبعا اللي هي المدرس الفاشل فهو مبسوط بفاشل المدرس عايز يلعب وفي الاخر عارف من المدرس ده هيرقب عليه و هيا غششه عايز اللي بيحسن نعم والمشبه به أن نعم آه. فوجه الشبه هنا لا بد أن يكون منتزعا من متعدد فهو هنا التلألؤ وشدة الظهور في الحوالك مع كثرة المتلألئات وتناثرها ومثال هذا التشبيه من القرآن قوله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا شوف. كمثل ماء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 هذه مصطحات أصولية ليس مجمل يعني مذكور إجمالاً. إجمالا فقط لا هو غير مذكور ينقسم التشبيه باعتبار وجه الشبه إلى مجمل ومفصل فالمجمل ما لم يذكر فيه وجه الشبه تقول محمد كالأسد فلم يذكر وجه الشبه الذي هو الشجاعة والمفصل ما ذكر فيه وجه الشبه تقول زيد كالبحر جودا فذكر وجه الشبه فذكر وجه الشبه الذي هو الكرم لماذا؟ لأنه ربما فهم من زيد, من زيد كالبح ربما فهم في ساعة الصدر مثلا. ربما فهم في العلم وهذا ما يتبادر بحر, بحر العلوم هذا لقب مشهور نعم. ويكون خفيا وجليا ينقسم التشبيه باعتبار وجه الشبه كذلك إلى خفي وجلي فالخفي هو الذي خفي بحيث لا يفهمه إلا الخاصة تقول كم كال حلقه المفرغه الى الان نفسنا تعرف معنى ما حلقه مفرغه يبدو ان مفرغه يعني هكذا طيب نشرحها الاول طيب مفرغه يعني هكذا هي مفرغه من الداخل يعني ليست لست قرص لا مفرغه يعني افرغت فلا يدر عليها طرف ليس لها طرف هذا معنى مفرغه اضحكم اعرفها الان فق حلقه مفرغه بعد اظن انا أدور في حلقه المفرغه يعني فاضيه ادور هكذا في داخلها لا أدور في حلقة مفرغة يعني هي من معد أفرغة فصارت منه حلقة ليست لها بداية ونهاية هي مفرغة هي مصمت ليس هناك طرف أنفذ منه واضح؟ نعم تقولهم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها فوجه الشبه هنا خفي والمراد أنه متثاوون في الشرف كما أن الحلقة متثاوية الأجزاء في الصورة والجلي هو الذي يفهمه كل أحد تقول محمد كالأسد فوجه الشبه الذي هو الشجاعة مفهوم لكل أحد هذا واضح طيب نعم قل مركب مركب مفرد مفرد مركب مفرد مركب, مركب, مركب, مركب نعم يأتي مع الجميع, مع الجميع. يعني لا تتخيل التشبيه بين المفردين في شيء مركب؟ ها مثلا يعني لا أستطيع أن أتخرج وجه شبه مركب من شيء خارجي نحن نتخيل شوف كله صور ركبت شيئا من شيء خارجي ألف وبه وجيم أتات بواجه الشبه ألف وبه وجيم مجتمعة ا وب وج لا يجتمع في مفرد يعني يعني دم الغذال وقد شوف شوف الورد, الورد كالخد او الخد كالورد في دم الغزال وقد هريق في وقت كذا بعد ما صايم كذا فانا ركبت وجه الشبع لأصل في الأخير إلى شدة حمراء في الاثنين وهذا مفرد في النهاية الشعر هو الذي يكشف إن شاء الله عن كل ذلك طيب نرتاح قليلا ثم نبدأ مجلة البلاغة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتوى لوعَلَهِب آيتِج وَيزَكهِب وَيعَِمُقومُ الكِتابَبَ وََ